بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والطلاة والسلام على سيدنا محمد العشق الأنبياء والمرسلين اللهم أعلمنا ما ينطعنا ونطعنا بأن أعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين <تصفيق> مني قال فأ... يلا يا وهنا بسم الله الرحمن الرحيم تسمى بمسألة مقلص ما حكمه سرعة والمقلد هو من اعتقد الواجبات والجائزات ونسب المستحيلات في حق الله تعالى بلا دليل أي إنه جزم جزما مطابقا للحق بلا دليل وذلك كأن يتلقى العقائد الواجبة من غيره بلا دليل فمثل هذا اختلف فيه العلماء على عدة أقوال فقال الجمهور هو مؤمن ولكنه عاصم إن كان فيه أحلية للنظر ولم ينظر أي إن كان يستطيع معرفة أدلة العقائد ولم يصالفه وعاصن لهذا والإيمان صحيح وقيله مؤمن وغيب عاصم وقيل كاثر وليس مؤمن وهذان قولان بايحا صلى الله عليه وسلم هذا عبارة عن مسألة فرع عن المسائل التي كنا نتكلم عليها سابقا وهي أنه يجب علينا أن نعلم العقائد بالأدلة يجب علينا أن نعلم, أن نعلم الأدلة القاومة على هذه العقائد الأقصية هذه العقائد الكبيرة إذا وجب علينا أن نعلم الأدلة طيب فما حكم من اعمن ما حكم من طبق ما حكم من الألعن لهذه العقائد ولم يلتكه إلى الأدلة هل هو مؤمن هل هو متابع لشهوته هل هو متابع لهواه مثلا ومن استبع هواه هذا هل يلحق بالكفار لأنهم إنما ما يتفعلوا لأنهم يتبعوا هواهم فمن هنا جاء هذا الإشكال أنه الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وفي محمد صلى الله عليه وسلم هل آمن يعني بمعنى أذعن لما, لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لم يعرف الدليل على صحته أي آمن بلا دليل, آمن بلا دليل سمع هذا الكلام تأعجبه وفق ألا هو وفق نفسيته وفق عقليته، وأحبه ورضي به، وقال أنا على هذا الدين. هذا من هذا حاله يسمى مقلدا. المقلد هو الأخذ بالقول، التحليل هو الأخذ بالقول من غير معرفة الدليل. الأخذ بالقول من غير معرفة الدليل. إذا كان هذا الإنسان مقلدا غير عارف بالدليل، فما حكمه؟ لا من الإشكال. منسى الإسكال مرة أخرى أن الكفار إنما تفعلوا اتباعا لهواهم لأنهم لم يعرفوا الدليل أو عرفوا أدلة باطرة وأكثرهم أصلا إنما كفروا لأنهم لا يحبون أو يحبون عنهم لا يتبعوه شهواتهم فالنورة قال ضعف العلماء أنه أنا يكون المقلب الذي عرف الحق الذي أزعر للعقائد الصحيحة بشارها لهوا الكفار من جهة أنه طبق وأضعن بلا دليل هؤلاء كذبوا وتفروا بلا دليل وهذا طبق ودعا بلا دليل ألا يكون هناك ودف شبه بينهم فإذا كان أولئك تفروا فألا يكون هذا أيضا من الكافرين إذا كان هؤلاء عقوا ألا يكون هذا أيضا من العقا وهكذا فهما إذن من شاء لا للثؤال والإشكال فلذلك الرلماء باحثوا في هذه المسألة وطبعا هنا لا نستطيع نحن أن نبين جميع الأقوال التي قيلت في هذه المسألة ولكن نقتصر على أهمها على ذكر أهم هذه الأقوال نبدأ بالقول الصحيح والقول الأطاح الذي قضاه الجمهور علماء أهل السنة قالوا سلمنا أن المقلدة أزعنا للعقائد الصحيحة بلا بليل من دون معرفة البليل سلمنا بذلك ولكن ما الذي يمنع ما الذي, يستل... ما الذي يل... يستلزم ما الذي يلزمنا أن, نكف... أن نحكم على هذا بالكفر وهو مؤمن وهو مطبق وهو مدعن لخلاطة و... ونهاية علم التوحيد اللي هي الإيمان بالله والإيمان بالرسول ورد على من قال ورد على من قال بأن هناك شبها بين الكافر وبين المقلد ويوجد الشرح هو أن كل منهم آمن بلا دليل قالوا سلمنا أن الكافر آمن بلا دليل وبعض الكفاء يؤمنون أن الكافر كفر بلا دليل أو كفر بما توهر أنه دليل وهو دليل باطر أصلا ولكن من قال لكم أن العلة الوحيدة للحكم على هذا الإنسان الكافر وكفره هو نفس عدم الدليل لما لا يكون أصل الحكم بالكفر هو مخالفة الحق في نفسه ولما لا يكون هناك علتان كل منهما كافية للحكم مثلا الحكم عليه بالكفر الأولى أنه مجرد أن يؤمن الإنسان ويجعن ويصدق بمثلا ما يصادم وما يخالف وما يراقب أصول الدين فهذا كافر سواء عن دليل أو بدون دليل هذه علة كافية بالكفر يعني مجرد أن يقول الإنسان أنا لا أؤمن بوجود إله قبل أن أتأله ما دليلك وللما أمنت ولا إيش دليلك هذا أطلا فضوه كافر فإذا تألناه بعد ديالك ما دليله وقلنا دليلي إنه أطلا لا رشاد إله هذا دليل آخر على كفر فيكون هناك علبا لكبر هذا الكفر. من فإذا جماهير أهدت المرد على من اكتفوا بواجه الشرع الذي أشرنا إليه سابقا بين الكافر ورين المقلد. في تصوير تفسيرا المقلد ردوا عليهم بهذا الوجه إنه لا مسلم أن العلة الوحيدة هي عدم معرفة الدليل بل العلة الأصلية هي عدم مطابقة الحق وقطعا كل من لم كل من عرف دليلا باطلا فإن دليله يؤدي به إلى نتيجة باطلة فإذا ليس ليس الأصل في الكفر هو نفس الدليل بل المدلل عليه وإذا كان الدليل مقصد باطل فويسك أنه و... و... و... ولازمه هو أن الدليل ومدلوله يكون إيش؟ كل منهما باطلا فيكون كل منهما كأنه وحدة واحدة لأنه لا فرق في الحقيقة بين الدليل والمدلول في حكم العقل لأنه في فيه تلازم حقيقه ولازم لا يستطيع الإنسان أن يسكش منه مجرد تصور الدليل سواء كان دليل باطل أو دليل صحيح يلزم عنده نتيجة نتيجة لهذه الدليل فالنتيجة مع الدليل هي بحكم الوحدة واحدة حتى وإن في المفهوم. إذن هذا تقريرا يعني عبارة عن وجم وجوه التحليل من قال من العلماء بأن المقلدة يلجم تشفيره لعدم معرفته بالدليل القول الأطاح والمشهور والمقبول عند جماهير العلماء هو أن المقلدة إذا أذعن وطبقه بفراطة الإيمان بنتائج الإيمان و... وكان إذعانه وتصديقه بحيث إنه إذا أوردت عليه أي شبهة لا يتذلل ولا يتشكك ولا يتحرس به نفسه عن هذا الدين إذا وطل إلى هذه المنزل القطعية في التعلق إن الثاني بين هذا الدين سواء كان عن دليل أو غير دليل ووطل إلى هذه الحالة فهو في حكم المؤمن هو الحكم فهذا القول المشهور عند العلماء وهذا هو الاصح والله هم وتعالى أعلم إذا الاصح عند جميره العلماء هو قبول قول المقلد ايش يعني قبول قبول عفوا المقلد ايش يعني قبول ايمان المقلد اولا انه غير ما هو المقصود بالايمان هنا هو القطع يعني قطعه بالايمان جزموا بالايمان هذا يقالوا اعتقادا ايش راثفا جازما لا يقبل التشك ولا التردد. يعني لو كان هناك إنسان مقلد ولكن تقليله خفيف. يعني نسمعن يعني قاضي أنه إذا حكى في سلسلة دعوات أنه هناك مثلا في إله مثلا. ولا أدراك أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هو لا يعرف دليلا على دليل ذلك. مش هذا هي طرح المسألة. فإذا فرض مقلدا لا يعرف الدليل وفاها. وجابا عند ايراد اي شبهه عليه ان يتشكك ويتزاادع هو باليمان غير مقبول نعم فكروا في الحقيقة لو كان ايمانه جازما لما قبل بالتزاادع هذا هو الشرط شوف كيف المساله الشرط انه بحيث لو اوردت شبهه لم يتشكك بحيث لو اوردت فعلا ان اوردت اولا المفروض انه يكون لا يتشكك ولكن لو كان بحيث لو اوردت شبهه لا تشكك في هذا إيمان هو غير مقبول لأنه لم يصل إلى الحد القاطع المقبول عند العلماء <تصفيق> الآن كل هذه المسائل انه هل, يوجد هل يوجد واحد فعلا مقلد بهذا النحو أنه لا يعرف أي دليل مطلقا الآن في حقيقة يصعب القول بمهيوه مثل هذا الإنسان يصعب لأنه يصعب على أي إنسان يصعب على أي مننا أن يتصور إنسان لا يعرف أي دليل مطلقا ولو حتى دليل إجماليا على وجود الله يعني يمكن يعني أبعد الناس عن العلم والتعلم يمكن لو دحكي المدلل على وجود الله دحكيه في الكون يعني هذه الكلمة هذه الكلمة كافية في عند أربعة التوحيد واعتبروها دليلا إجماليا مقصدا للفرض الواجب معرفته على المخلصة بعض الغرباء قالوا هذا السؤال قالوا إنه أنتم تتكلبون في حالة معينة ولكن هذه الحالة المعينة هل يمكن وقوعها عادة؟ يعني هل يمكن تطور وجود مقلد لا يعرف اي شيء من انواع الادلة؟ احنا بيقلهم اولا على احتمالين: لو وجد لكان هذا حكمه لو وجد لكان هذا حكمه اذا لم يوجد انتهت المسألة انتهت المسألة شوف كيف المسألة فلو قلنا ولو قال انسان انه هذه الحالة التي تفترضونها لاست موجودة أصلا لاحظوا أنا قلت هي مش إنها مستحيلة الوجود هي بعيدة الوجود يعني يصعب على الإنسان أن يتصورها ولكنها ممكن توضي وربما تكون موجودة فإن وجدت تتحققها من وجود إنسان معين بهذه الصورة فحكموا هؤلاء باتكم وإن لم توضي خلقوا في نشر هذه المسألة ما في إشكال فإذا لا إشكال في مثل هذه الحالات بل العلوم كلها أساس العلوم كلها هو افتراض مثل هذه الحالات لكي يتمكن الإنسان إذا درس العلم أن يعرفه على حقيقة بس. أن يعرفه على حقيقته. يعني بمعنى أنه يعرف ما هي العل المؤثرة في هذا الحكم وما هو الأمر غير المؤثر. واضح إن شاء الله يفهم. هذه تقريبا يعني توضيح قول أهل السنة بشكل إجمالي ولكن بعض العلماء قالوا بعض العلماء أهل السنة بعض العلماء من أهل السنة حينا نستلم عن غير أهل السنة قالوا المقلد الذي لم يعرف الدليل على العقائد يعني أصول العقائد العقائد الكبرى هذا كافر حتى لو ظلها قوة يقينه وعدم فشكته القبر الذي تبلغه فلابد بد عليه لا بد له آه, ان يعرف إيش الدليل، ولا يوجب عليه نعمة دليل معين أي دليل. أما أن يقال انه يجزئه هذا الكلام، فهم قالوا لا يقبل إيمان هذا المقلد. لئن في هذه الحالة انما قبله لهوى. ولو كان هناك أدنى إيمان حقيقي عنده، لما هذا الايمان إلى طلب الدليل. لانه من جملة الإيمان من جملة الايمان الصحيح. هو محاولة معرفة الدليل فقال لا يمكن عادة أن نتطور إنسانا مقتنعا ومثبقا ومؤمنا ورجعا بهذا الدين ولم تدعث نفسه في لحظة من اللحظات إلى أنه يحكي بالدليل على الذي أعطته يعني هل فعلا تتطورون مثل هذا الإنسان لاحظ هذا عكس الحالة الأخرى لذلك نقول هذه المسألة دقيقة يعني لا يوجد أن يتطور الإنسان أن هذه المسألة هي هيك من من فرضيات علم الكلام لأنه متحقق ويمكن أن تتحقق وواقع إنه كما قلنا ما كان ممكن الواحد الآن في هذا الزمن يميل إلى يعني ال الأكثر يميلون إلى إنه لما لا يكون المقلد مهينا مخلص نخلص من هال الشغل يعني جئت ورجعوا اسم بمعرفة الله بالله وإلا كرهي يعني ال الأكثر يميل إلى إثبات الإمام المقلد ولكن هناك فيه إشكالية ما الذي يجزم لنا ما الذي يشعدنا نجزم ان هذا المقلد فعلا الذي لم تبعته رفته لم تطلب منه نفسه مطلقا البحث في حقيقة هذا الامر الذي يتعلق به ان فعلا مقلب اذا لم تبعته رفته لطلب الدليل ولو دليلا ازماليا ولو كان دليلا ازماليا فهل وقال ان هذا فعلا مخطط ام انه كمع الناس يقولون شيئا فقاله ونشأ فاذا كان هذا حاله هل فعلا هو مؤمن؟ شوف كيف المسألة يترق إذن المسألة فيها وزر من وضوح الصعوبة لذلك على كل الأقوال وخروجا من الخلاف يجب على الإنسان أن يعرف الدليل لذلك العلماء العلماء الذين قالوا جماهير علماء أهل السنة الذين صححوا إيمانا مقلب بالشرط الذي ذكرناه قالوا مع أن إيمانا صحيح إلى أنه يجب عليه معرفة الدليل فعدم علمه للدليل معطية وليس الكفران يعني هو يعطب ويأتم إذا لم يعرف الدليل مع إنه لا نطقيق ولكن عدم طلبه للدليل وعدم معرفته للدليل هذا يأتم فإذا هذا عبارة عن قول يعني فيه شيء عظيم ومرتبة جميلة من التحقيق من مراعاة مختلف الاحتمالات إنه بين هذا وبين ذات انه قالوا لو فرضنا ولو سلمنا تنظل وانه لا, لا يتنظر لمعرفة الدليل أو, أو, او لم يعرف الدليل اصلا سنقول له نعم يوانا صحيح وركن انت قصر لعدم معرفتك للدليل ربما يقول انسان انه ربما هذا الانسان الذي لم يعرف الدليل غير قادر اصلا على معرفة الدليل سنقول هذا ايضا فيه كلام كير وضعه كلام. نحن لا نقول للناس جميعا انه يجب ان تعرفوا الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي ايش دليل التفصيلي يعني بمعنى انه تقول اول ايش ان العالم حادث بعدين العالم ينقسم مثلا جواهر وعراض بعدين ان العراض تنقسم الى كيثيات وكيثيات اعتبارية وانسة بسرير لا يكون من جميع الناس بهم يعرفوا مثل هذه المقدمة بل نطلب منهم ان يعرفوا دليلا جمليا إجماليا بمعنى أن يقول كما لو قال هذا العالم حادث وكل حادث لابد له أكون محدث إذن دابد من وجود إله هذا الدليل الإجمالي هو المطلوب فنو الذي لا يقدر على معرفة مثل هذا الدليل مثل أن يقال ما الدليل على علم الله سبحانه وتعالى يكون وجود العالم على هذا الإتقان وعلى هذه الصمعات المتقنة هو دليل على إثبات علم الله سبحانه وتعالى لاحظ كيف المسألة مش على وجود الله على إثبات علم الله فمثل هذا القدر من الذي لا يستطيع أن يدرس مثل هذا القدر من وجه الدلالة يعني هل تسلمون أن هناك إنسانا عاقلا يعجز عن امتلاك مثل هذا القدر من الدلالة أنا أعتقد أنه يصعب جدا كما قال الأخ قليل هل يوجد هناك مقلب عادة أنا أقول أنه يصعب جدا أن يوجد إنسان عاقل مكلف لاحظ كيف عاقل ومكلف للمدير المكلف لك اللي أنا معه عاقل المثلث لا يقدر على امتلاك مثل هذا القدر من الدلالة إذن التحقيق عند العلماء إنه معرفة الدليل واجب والمقصود معرفة الدليل أي معرفة دليلا على كل عقيدة من العقائد دي الكلية نعم من يوجد تعليف هذا المثلث فأنا لم نستجد إنه يحقق <تصفيق> أي مسألة من الدليل كيف يعني؟ يعني وضع تعريف المخلد وشروطه، شروط إيمانه، دون جدال إلى أي حالة. آه. لا في العلماء. لا هم هم مش إنهم لم يختلفوا، ونحن لا نقول إنه لم يختلف. لا، بل هناك أنفسنا العلماء تقول إنهم رأوا ورأوا يقولون أنا مثلا مؤمن ولا يعرفون ما الإيمان ولا خصال الله ولا ولا شيء من ذلك. فختلفوا فيهم. فلقولهم هل هؤلاء الناس الذين يقولون أنا مسلم ولا يعرفون شيء عن الإسلام هل نقول بإيمانهم كبير بالفعل وزدوا يعني وأشعوا إلى بعض المناطس يعني مثلا بمان سنوتي وهو صائد القول بأنه عدم معرفة الدليل كفر والمقلد الذي لم يعرف الدليل كافر كان يسير في بلاد اللي هي جزائر وليبيا فوجد أناس ينتصبون الإسلام ولا يعرفون شيئا من الإسلام وهو داعي يعني إلام عظيم جدا من أكبر يقولون هو مجدد يعني مجدد من المجددين العلماء المسلمين في العصور المتأثرة وجد أناس لا يعرفون شيئاً عن الإسلام مثل الطوارق والقضائر وهو الثاني يعيش معه وهو الذي نسر الإسلام بينهم عصلاً فهو حذر عليهم قلهم أنتم إذا بقيتم على هذا الحارس أنتم كفار لا تقتلكون عن أهل الكبر في شيء لأن لا تعرفونه إلا اسم الإسلام، وغالة الأمر أن تنتسبون إلى الإسلام. فما ما هو الإسلام؟ ما الذي يحبون منكم؟ ما هو يعني إلى أسره لا تعرفونه صريعا في حاله. هناك حالات وبعض الغلها الذين قالوا إنه يوسف مقلد ضربوا أمثلة أيضا على بعض الناس في في ما مثلا. قالوا هناك يعني بعض الناس الذين إلى أردت عليهم مئات الشهاء لم لم يتزلل ولم يتشحطوا. ولكن أيضا الأورامات أضحوا في أن هذا ها الإنسان يعني ناقص نفس الإنسان هتقولوا هل فعلني يمكن أن يُجبر إنسان مهما أوضّع عليه وفهم وجه التشكيك وال الشبهة فعلًا لا يُتزعّع وأن تتبّعه المُقلد لا بد أن يكون هذا في الحسب هو المُقلد لا بد أن يكون معتمدًا في إيمانه على إيش على أدلة قضائية فإذا الأورامات لا تقول شيء هيك مجرد استقراء من حتى لما يجي واحد يحكي لهم هذا مقلد نحكوله مادة لين على انه حكمت عليه انه مقلد يقوله والله سألته هيكيه ونعرفش احكي لك طب ما هو ممكن يكون عارف ولكن لا يقدر على التعبير، شوف كيف المسألة فإذا عشان هيك بنقول انه علم التوحيد وعلم الأثور من أدقة علوم الإسلامية ولكن نحن نكتفي هنا بالإشارة إلى كبريات المسائل في هذا العلم نشير بها ونحاول أوضيحها ونقول ان هناك بصورة معمقة بعد هذا المستوى، بصورة معمقة. ولكن كما تعلمون لا يمكن للإنسان أن يتمكن من المعرفة التفاصيل إلا بعد أن يعرف إيش العلم الإجمالي في الطبيعة العلم الإجمالي. بخلاف حقيقة علم الله سبحانه وتعالى، فإنه لا إجمال فيه، ولا يقال إنه تفصيل، بل هو عالم بالتفاصيل، تفصيل، عالم بالمجملات، وعالم بالتفاصيل. ولا يقال إنه لا هو علم أفضل، ولا هو علم مجمل، لأنه لا الواقف بالتفصيل والإجمال هو من أوصاق العلم البشري بل هو عالم بالعلم المجمر وعالم بالعلم المفصل وعلمه في ذاته لا مقصل ولا مجمر هو بحكة الكلام إذن هو تقريبا عبارة عن شرح مفتطر لوادي لي المسألة ووادي المسألة كانت علامة مضحوثة تبحث أيضا في علم الفطر من جهة معينة وتبحث في علم التوحيد إذن المطلب كمسألة هي مسألة عامة المسألة عامة ويحصل للإنسان أن يعرف ما مفهوم التقليد سواء كان في الفتح أو في علم التوحيد ولكن لا يخطى التقليد في الفتح أخفه وقعا يعني خطورته أخف من خطورة التقليد في علم التوحيد في واحد عنده طوال على هذا الكلام نعم لأنه عني من هو ومشاهد المقال موجود نوع من الأشياء النقايد والمعنى عند المقال هي وجود وجود تدل على الأقايد ومن ومن وجدت المقال نادر فممكن أن يكون إنسان من العقل عنده هو تغيير الفرضيه هاي لان انت بتقول فيك كان وجود الدليل, <تصفيق> الدليل هم قالوا ذلك ثلاثه لا لا ليس وجود وجود الدليل <تصفيق> هم العله عند من حكم بايمان المقلد ليس هو وجود وجود الدليل بدليل انهم قالوا هو ان لم يعرف الدليل فهو فاسق فهم جوذوا كونه مؤمنا حال عدم كونه عالما بالدليل ولكن هو عند ايش عاضي هذا المعرفه اصحابه آه فهنا في في في مسألة معينة الآن لو لو واحد قال يا أخي أنا لم أعرف الدليل لو فرضنا لو فرضنا أن إنسانا قال أنا مجرد أن عرفت شيئا عن الإسلام أحبته وعجبته وترحبت نفسي إليه عشق هذا الدين من دون ما يعرف الدليل على على حقيقة هذا الدين وصدقه فأجده وتثبت إيمانه والتزم تصديقه وجذر به ولم تدعبعه بعد ذلك شبه طب هذا الانسان الذي وافق هواه الدين هل نقول له لا؟ انت لازم يكون هواك مخالف الدين وبعد هيك تأثنكم لا في الحقيقة اذا وافق هواه الدين فهذا بيكون اشي كله يعني هدلع ان طبيعته وفطرته طبيعته واصل خلقته يعني لم تتغير. كيف؟ فاذا لو قلنا ان هذا الانسان وافق الدين هواه وأحبه وعسقه لمجرد أنه فقط عرفة يعني مجرد مقدمات عامة نابل كلها أنت لازم أول تكون كرهوها وبعدين تؤمن فيه لا بالعكس نحكي له هذا شيء ممتاز يعني أنت من دون دليل آمن فكيف لو تعرف بعض الأدلة شوف كيف المسألة إذا لا إشكال في أن يوافق الدين هوا الإنسان بل يكون هذا يعني عبارة عن دليل على أن هذا الإنسان فيه فضل والله سبحانه وتعالى عالم نعم. كل معيين له مبدأه. بالضبط. هذه أنت الأصحاب قويا. حتى حتى القول الأول الذين قالوا من أهل السنة إنه إيمان المقلد كافي وجائز. قالوا لا بد عليه من معرفة الدليل. وإن لم يعرف الدليل لا يستطيع أن يفترض لأنه ملتزم الدين ولكن يجب أن نحكم بحقيانة لأنه لا بد أنه هناك في صار تقصير في عدم طلبه للدليل وكذلك القول الثاني، إن لو كان الذين كثروا المقلل حتى وإن كان متثبتا قالوا لا نتلم أن هذا أصلا مؤمن لأنه لو كان مؤمن لازمه طلب الدليل وهو لم يطلب الدليل إذا هو غير مؤمن يعني صار الخلاف أن هذا الدليل معيسة الدليل شرط لصحة الإيمان أم هو شرط لكمال الإيمان هل هي المسألة هيك لو استقروا في كتب علم التوحيد تطلقون بعبره بهذه العبارة بس مش أكثر هل هي هل هل معرفة الدليل شرط لفرحة الإيمان أم هي شرط كمال له يعني هل هي شرط لتحصل بلعنى إنه شطر للإيمان بلعنى إنه إمن تقبل فقد الإيمان أم هي إنه الإيمان يحصل وإلا عرفت الدليل يزداد إيمان فينا كما إنه كالعمل كما لو مثلا آمنت ثم صميت وذكيت وتصدقت وغير ذلك يزداد إيمانك فهذا هي جنس الأصل المسألة العلماء طبعا لأنهم ما كان في عندهم وقت أنهم يفصلوا مثل هذه التفاصيل كما يبحثوا وقت على أنه يقولوا إيه هل, و... هل طلب البليل أو معرفة الترير هل هي شرط أم شاطر والشاطر يعرف عليهم شكرا إيه طبعا إيه حل هالمسألة هذا هل هي شرط أم شاطر طبعا معتمدين على انه هناك مقدمات يجب ان تكون معلومة ان الشرط هو لو فقد ان عدم تأثير المشروط ثلاث وهذا اي شيء بدن الواحد يعرفه والشطر لو افتل افتل المشروط الشرط اما ان يكون شرط فرحة او يكون شرط تمام وهكذا معتمدين على انه هذه العلم بهذه التعريفات كان سائد ومنتشر ولكن نحن طبعا يعني كثير من هذه المقدمات لا نعلمها فلذلك احتاجنا الى اعادة التفصيل مش ان نبدأ من حل مرضهن لا نبدأ من حيث مش من حيث انتهوا من حيث جدأوا بدأ من قبلهم اللي هي ذكر وشرح العقائد قبل وجود مثل هذه المصطلحات ثم البرهان على انه العقائد قبل قبل المصطلحات وقبل الاستثارات وقبل, وقبل الايجاجات هي مطابقة لعقائد لعقائد أهل العصور المضخمة. واضح كذا من ذلك. بينهم بأيام الاستلاس فقط. يعني كيف كانوا يوضّحون الإيمان فقط؟ المتأخرين طالعهم شبر بالمصطلحات وتطبيق في المصطلحات. يعني أكثر طالع عندهم مئة صفحة مئتين صفحة. يحوي كل مسائل علم التوحيد. المتقدم ما كان هناك لسه في جزم بالمصطلحات كل واحد. كل مجموعة طرح اصلاحات محدده عندهم فكانوا يحتاجون للتفصيل للتفصيل والشرح وإعطاء الأمثله وضربها يعني مش مثل الأمثله وبدل ما يذكر حديث يذكر 10 أحاديث المذاكرين لأنه الحديث كلها سهره ودققه طيب تكون يجد في الحديث كامل بقول كما في حديث حذيفة معروف حديث حذيفة شفتيه غلط أي كما في حديث عمر المتقدمون لا قال روينا رو... رو... رو... رو... رو... رو... رو... عن فلان عن فلان عن فلان أن عن, عن الخطاب قال كذا كذا ومن طريق آخر كذا كذا كذا. المسألة هذه لما بطل يحاج إلها المتأخرون ليس لأنهم فارق هذي في حل... حكم معلوم بالضرورة. فصار يصيرون إشارات إلى الأحاديث أو يقتطرون على ذكر كلمة من آية كلمة. لاحظيت المسألة كلمة من آية فقط. ما تشيء إنه يدل كل الآية إنه موجود من من أشعار القرآن يكون من أشعار القرآن. فاشرح الآية طلنا إلى من في هذا العصر إنه فهمه كثير من الناس يعرف القرآن ويعرف كثير من الأحاديث ولكن أكثر الناس يعرفون طريقة الفهم منها. فإحنا بنعيد ذكر هذه الأمثلة ونحتاج بكلام العلماء على إيه طريقة فهم فهمًا لهذه المقصودات العلمية. والله سبحانه وتعالى. الشيخ المعمور. نعم. الله يجزاك. أول ما تضيف يعني واقعية الناس يعني من هم ما هم مقلدين ام غير ذلك ثانيا شفنا لو لما نسمع عن ايمان العجائز ونسبه لامنه ايمان بان العجائب هل ممكن نفسرها يعني مدح التقليد ام لا أو, ه... او اذا ثبتت يعني, يعني لا مرضه طيب اما واقع يعني واقع حال الناس في هذا الزمان فمختلف منهم من يعلم علم اجمالي ومنهم لا يعلم لا اجمالي ولا تفصيل شايف ومن هم يعرف علم تفصيلي مختلف الحال العام للناس إنهم عندهم علم إجمالي، ولكن هذا العلم الإنساني مقلوب بتطورات وأفهام في غاية الخطورة. شيء جاءهم من فرق إسلامية ذات أقوال باضرة، وشيء وأشياء كثيرة جاءتهم من الأفكار الغربية. تنبث كثير من المفاهيم والأحكام إلى المسلمين، فصار المسلمون يعرفون. في مجمل مجمل معرفتهم أشياء إجمالية عن ولكن إذا ألقيت عليهم شروها، يختلطونهم. يعني أنا الآن مسألة مسألة مشهورة جدا الآن يعني الكلام فيها شائع وذايق. لدي مسألة الحجاب. مثلا أنا أظلم أن كثير من المسلمين المسلمين أصلاً واللي عايشين بيننا يقولون فعلا ضد عيد الحجاب ومن وين جبتوا الحجاب واسف. أنا أظلم بهذا. بل انا رأيت بعضا منهم حكم الخمر يقولون الخمر ما في دليل على تحريمها شوف كيف ما في دليل تحريمها على القرآن غاية الأمر أنك أنت نبّ و لا يتكلم التحريم شوف مظلم هذا وجاوز عليك ويقول بيقول لك إن باحثين الحلال فيه العلماء باحث أي علماء هم العلماء بفهم يعني علمنا الدين ما هو صالح مشي فيه إنسان فإذا ما الذي تقوله في من كانت هذه حالة هل هو عالم فعلا بالدين لا في العلم وإذا نبه ولم يتنبه فهو كافر. شوف كذى إذا نبه ولم يتنبه فهو كافر. ولكن نحن نطلب أصلا أنه جاهل. لأنه أنا يعني أعتقد إن العلم بكثير من أمور الدين الآن صار في مرتبة المجهول. إنه ما في علم أصلا. فيحتاج إلى استغناس الدعوة إلى الدين من من من من, من أول وجديد. يكاد الأمر يكون من البداية. فلابد أن لا يعتمد على أنه أفهام الناس الآن ساهمين والدين مستقر لا يا لو كان الدين مستقرا ومعلوما ومتثبتا في وقوة الناس لما كانت هذه أحوال الناس تكتماما أنه لو كان الدين ثابت ولا يتزلزل فيه في وقوة الناس ما كانت هذه أحوالهم عندهم تمسك إجنالي بالدين لاحظ كيف المتقل إحنا لا يرونك في ذلك ولذلك هيك الغربيين لما ييجوا بدهم يحاربونه ما بيقولوا إحنا نحارب الإسلام وإذا ف فضّلنا واحد كلمة يعني قاعدة منها وهم في الحقيقة يكتبها لكنه لا يريد أن يؤذي هذا الشعور اللي هو ما زال متعمق عند المسلمين إنهم متمسكين بجملة في الإسلام فلذلكهم بيقولوا لا إحنا أصلاً بسنا يعني بس بسنا الإسلام أحسن الأديان وأكثر الديان تطوراً وتقدماً ولكن إحنا بدنا إياكم تتحضروا تتعلموا كيف تحكموا بعض فمسطولنا أمور وأفكار غريبة يعني أفكار يعني مخارفة في حقيقة الإسلام لا بيئتن أنهم يطالبون الإسلام يعني لا بيجروا المسألة بشكل مباشر لا من ورائي تتارقينه طبعاً هذا ينطلي على كثير من المسلمين سواء العوام والعلماء وهذا هو الدليل على أنه يجب تحرير تعالى التحرير التعلم والتعليم في علم الدين والله سبحانه وتعالى نعم في, التحرير في, التحرير في, التحرير في ذلك لو بعض الصفات يومين في ذلك كيف يعني بعض الصفات يعني البعض اللي الإيمان به يعني هذه الصفات الصفات التي يجب عليه أن يعرفها. مثل ايش هذه الصفات اللي نحن ندرسها الان اللي هي وجود الله سبحانه وتعالى عدم وجود أولية لله عدم وجود اخري لله سبحانه وتعالى فهو ليس كانت له شيء تلومه اله ولا تلومه قادر ما هذه الصفات الاساسيه التي لا يجود الانسان ان يدرك يعني انا لا تطور الانسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى بقول والله انا ما كنت اعرف ان الله سبحانه وتعالى قادر شوف كيف المساله العلم يعني هذا لا يعني أمر لا لا يمكن نسي ولا يمكن تطور قلبيه. أي في بريطانيا في مصر. العزايز نعم. أما بالنسبة للعزايز فالعزايز ليس خدفا في الدين ولكن في بعض في بعض المناطق فعلا لحسن تربية العزايز وحسن تمسكهن أصلا من من بدء نسأتهن على الدين. فإذا بلغت الواحدة مثلا الأول واحد يعني العجوز يعني تطلق على الرجل وعلى المرأة شيء لما يصير عجوز وكبير إذا بلغ قدر كبير من من العمر مثلا طوك السبسين والسبعين وطول عمره السابق ناشئ ناشئة صحيحة على الدين فإذا وصل إلى هذا القدر لو, لو أزال التالين نفسه لنين ومارك بتتفوضه بحيوه معرف عني صحيح الله هذا التشبيه بمثل هؤلاء الله تشبيه من جهة تركلهم وعدم تبعضيهم في التمثق الإجراء وهذا تشبيه محمول ولا إشكال فيه مبكور في كتب العلماء بس. نعم في كتب العلماء من هذه الجهة من هذه الجهة فقط نتمن إنه العجائب أحسن. أحسن من العلماء الذين يطاولون العجائب في عدم التشكك في الدين يعني هل نقول إنه العلماء يتشككون في الدين لا طبعا فما هو العلماء إذا كان العجوز مثلا لا تشكك في الدين بمقدار مثلا 100% العالم لا تشكك في الدين بمقدار مليون فلمية تشترك هو والعجوز في عدم التشكك في الدين ولكن طبعه وزاد عليه بمعرفة الأدلة التي يمكنه الرد على الشباب فيها فقد يكون بعض العجائز فيه منقبة صحيحة ومحمودة مثل هذه المنقبة اللي هي التمسك في الدين وعدم التبعضة وقد يكون فيهم جهل بالتفاصيل، ولكن احنا كلامنا عنهم من جهة تيقنهم بالدين مش من جهة تيقنهم مع جهلهم بالتفاطيل وإلا لو ما تيقنهم جهلهم بكثير من التفاصيل. مجموع هذا الأمر ليس عبارة عن محمدة وليس منقبة شوف كيف المسألة ولكن العلماء إذا ذكروا العزائز في مقام المدح لاحظوا فيهم جهة تيقنهم بالعقائد و... ولا يراخذ الجهاد عدم علمهم بالتفاوت. ورحتي في المسألة. فإذا الواحد قال يعني ليس أن يكون إيمان مثل إيمان العبد إيمان في يعني القطع بتصير في الجرم إيمان في القطع وعدم التشكك وعدم وع... والجزم وعدم التردد كالإيمان العبد الذي عاش كل عمره على الدين ومهما قول عليه من شوافع ما هو لا يخضعه. هيك بيكون معنى الكلام ومعنى المسألة وإذا. إنسان قال لا مطلق العجائز يجب علينا إن نسمى نسمى فيهم هذا إنسان يقول لا يعرف لا يعرف من الذي يقوله أصلا لأنه أغلب العجائز هم في الحقيقة جاهلون بكثير من التفاصيل في الدين ولكن الفضل الذي عندهم هم إنه لا يقبلون التشكك فيه ولا يقبلون الإفغاء إلى شبهات أصلا مجرد الإفغاء واجتماع هذه الشبهات مثل لو تيجي لإمة تحكينها والله أنا هيك هيك في واحد يحكي التسد يعلم من دون ما تتميت الليبرتي اصلا بس مجرد انه قالك ايه في معين بتاعك وخلاص هذا الانسان ابعد عنه ياما صح ولا بس ما تحكي لك ياما خلاص فدي <تصفيق> هي المسألة فاذا التشبل بالعزائب او مش التشبل يعني حمد ومدح العزائب من جهة التوقن وليس من طرف الجهات وبعض العزائب بيكونوا لا يعرفون شيئا لا يتصرفون في أي شيء فإذا مطلق العذارى لا يجوز التشبه بهم ولذلك قال العلماء إنه ال ال العذارى بحجة في الدين العذارى ليس بحجة مطلقة في الدين ولكن العلماء يذكرونهم من جهة يعني إنه متنفسيين وأنهم متنفسكون هذه العقائد على النحو الذي وصفناه والله سبحانه وتعالى نعم في واحد عنده سؤال نعم <تصالح>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 أنا بدي أتكلم على المسألة بديش أتكلم على هذه المسائل بالتحديد لأنه لا يتكلم إنه ما في دخل معاهد على الإطلاق او جلوس على الإطلاق أو إلى لا يتكلم هذا الكلام ولكن أنا على مسألة من حيث الأصل إنه لو عارض إنسان أمرا مخطوعا به في الدين سواء كان هذا الأمر في العقائد أو في الفقه يعني في العلميات أو في العمليات فهذا الإنسان يكفّر. شوف كيف المسألة سواء كان بسبها أو بلاسبها كل من عارض أمرا مقطوعا به في الدين سواء قال أنا والله عاربت لا في عند شبها كونه في عند شبها ليس عذرا له لأنه هو مقطوع أنه هو الدين ما هي هذا الدليل هي الشبها المقصوب فيه حتى لو كان دليل الدليل لا يقوم على, على, على خلاف القواطع القواطع كل ما قام عليه على خلافها صار ليس بدليل هذا الاطل انه احنا نؤمن فيه ونتلم فيه كل ما قلنا انه مقتور به فكل فكل شيء خلافه ويراطره ويراطره لا يمكن ان يقوم عليه دليل, صحيح. دليل. فكل ما يقوم على ضده وخلافه فهو عبارة عن شبه وليس اتألنا فاذا كل من خالف قاطعا في الاطل في المقاطع وقام الدليل من الشيعة على ان من خالف هذا القاطع يكفر فهذا كافر واضح المسألة كيف سواء كان هذا القاطع أمرا في أصول علم التوحيد أو في الشهود والأمور العملية يعني مثلا زي المثال اللي طرحنا الخمر هذا قال الدليل قطعي فهو على على قدرته فلو جاء إنسان وقال أنا عندي شهادة إنه الله الخمر غير غير محرم فهل شبهته تعذر من التفسير لا هي تعذر من انه بعض العلماء قالوا يجب مناقشته وعقابة الحج عليه وبعده قال هذا معلوم من الدين بالضرورة شوف كيف؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة مناقشته وعلم مناقشته يعني ليس لها أسد على كل الأحوال هو كاتب شوف كيف؟ إلا إذا افترضنا انه واحد آمن إيمانا جديدا ودخل إلى بلاد الإسلام وما كان يعرف ان القمر قريب عبدا بإيمان شوف كيف؟ أو بدار الإسلام فلا يعرف مثلا أنه الدين حرام أو كذا مع أنه أنا أرزم أنه كل الدنيا تعرف أن الإسلام حرم الخمر أكثر من المسلمين أن تصفهم ووقات هذه المسألة مشهور عند كل الدنيا أن الإسلام حرم الخمر وحرم الزنا وحرم كده وحرم كذا فحتى يعني لا نكاد لا نسلم أن قريب العهد بالإيمان يمكنه أن يذهل مثل هذه المعلومات من التدورة يعني هذا استكمله انتهى يعني بيكون نوع من يعني, يعني فيه بعد يعني فيه بعد وحتى الحالة المقرره ولكن العلماء لما يلحقوا يبدا النبور فعلا قد يصعب على عامه المسلمين عن قصتهم ان يعرفوها مثل دقائق في علم الفقه او بعض العلوم اما مثل هذه الامور الله اعلم فهي يعني مشهوره ولكن لو فرضنا انه انسان لم يعلمها فهل يعلم قبل ان يحكم بكفيه يعلم قبل ان يحكم بكفيه ضمنت عن الحجاب 100% لأن الحجاب محل إجمع يعني كون الحجاب اللي هو اللي ما عدا الوجه والأداء محل إجمع عند المسلمين ولا أحد يقول بأنه يعني للمرأة توهرة كذا أو كذا إلا ما قال فيه خلاف بين المسلمين في محل معين ومواضع بسيطة جدا يعني أما يعني لو قال واحد الله لا يجب على المرأة أن تتستر أصلت هذا خلاف الإجمع أصلت يعني إيه ما على خلاف الإجمع مش على إن المسلمين قد اتفقوا وهيك عن هواه وقالوا خلينا نجمع على إن الإيمان إن الحجاب واجب مش هيك مسألة. الوتر لأن الأدلة طالعة فجعلت العلماء مضطرين الى الإجماع. شوف كيف هم هتلاه. يعني الإجماع قام على إقرار لوضوح الأدلة على ذلك. شوف كيف هذا الإجماع كيت يعني الإجماع عن وضوح الأدلة على قوة وجود وإزاد مثل هذا الأمر. نعم خلينا نجمل. أما القسم الثاني نعم إذا كان غير محطوظ به فطبعا وقلم ويقدر هذا بيسموه العرر بالجهل يعني فيما يهود الجهل فيه وأما لا يهود الجهل فيه مثل الهبور التي ضربنا عن عليها، فلا يقدر في جهله فيها إذا كان في بلاد الإسلام أو على غير بلاد الإسلام على التقصير اللي نعم أنا لا طبعا الجهل فيه أبوه فيه تفاصيل عشان هيك أنا حاولت العباره الأخيره أن أنبه إلى إنه من الجهل ما يعرض به ومن الجهل ما لا يعرض به بحتى بالمسألة المشهورة أو المعلو المفترض الجهل فيها وبحتى بالإنسان نفسه يعني لا لا يقبل قول أي إنسان مطلقا إنه والله أنا جهلت إنه الجمع بين الأختين حرام مثلا لا لا يقبل ممكن هذا يقبل من الإنسان فعلاً بعيد جدا عن بلاد الإسلام وآمن لأول فترة وهو شايف أختي موجوده وظل رايح شكي بالمسألة هذا ممكن يحكي لأولي الحدن الحلال مش هيكل مسألة أما إنسان عايش في بلاد الإسلام ويدعي أنه يجهل حرمة الجنة بين الأختين فهذا لا يقبل عجره فإذا المسألة الجهل مسألة هي أقلاً مفهوم الجهل مفهوم إضافي شك منه يتعلق بالمجهول بنا وفاسق منه يتعلق بالجاهل، فلذلك يعني العلماء فصلوا في الجهل بحوالي سبع سبع أه... أقسام سبع أقسام بحسب الجهل الذي يعذر فيه والجهل الذي لا يعذر فيه بحسب المواضع المجهور وإلى آخره ومن الذين ذكروا يعني تكلموا على هذا الباب يعني بكلام لطيف جدا ومفيد للإيمان القرآني في كتاب الفروع نعم فضلاً وان ان لازم المتكلم معرفه معرفه الشيء فان وان ما يلزم المتكلم ايوه معرفته واننا نذكره على وجه ثم اننا نسرع نعم إذا هذا كان عبارة عن هذا الكلام الآن الذي سوف يأتي عبارة عن جواب على المسألة السابقة لما قلنا إنه يجب على المتكلم أن يرى و لو ادهله بكذا وكذا فاستئار البديه ان ما الذي يعرفه قال نكفره على سبيل الإجمال هنا ثم نشرعه في إيش؟ قصيره نعم فهو ما يثبت في حق الله عز وجل وهو قسمان عام ومتطر <تصفيق> فالعام أن يعرف ويعتقد أن كل كمان هو واجب لله تعالى نعم إذن العام الأمر الكل الذي لا يغدر لا إنسان في الجهل به أن يقول مهما كان الشيء لقفاً يستحيل ان يطفق الله سبحانه وتعالى به اما اذا قال نعم انا اقول انه يطفق ولكن يجوز ان يطفق الله سبحانه وتعالى به لما لا يطفق الله سبحانه وتعالى به فهذا كلام شوف كيف المسألة بغض النظر احنا لا نتكلم عن العلم او الجهل او القدرة او العجز نتكلم عن مطلق شيء اسمه نقص اذا قال انسان ان ما سلمت ان هذا الامر نقص ولكن لما لا يجوز ان يطفق الله سبحانه وتعالى به لا دليل على سبحانه في الصلاة والله صلى الله عليه وسلم يكون قد خالق أمرا معلومة من الدين بالضيورة ولا يورد في ذلك وهذا حكية المسألة فإذا أن يعرف وأعتقد أن كل ترى بغض النظر عن تعينات هذه الكمالات إحنا لما لا نتكلم بعض عن قدرة وعلم وخدم وبقاء وغير ذلك لا مطلق الكمالات الواجبة لله مطلق الأشياء إذا قلت إن هذه فيها نقص يستحيل أن يجوز لك إثباتها لله ويستحيل أن يجوز لك تجويد طبوتها لله مش فقط إثباتها لأنه الجائب في حكم الإثابة لما تقول أنت لما لا يجوز سلمنا إنه هذا مقر ولكن لما لا يجوز أن يتصف الله أسفه وتعالى بعض الناس بتكلموا بهذا المنتج يقول لهم طب كيف يعني يجوز أن, أن يتصف الله بهذا الجائب بيقول مش دائما حتى بجوازته إذا شاء تعال وإذا شاء إيش لم يقل فينا عندهم خلق في العقول بتطوروا انه لما الى ارجع الى ارجع ايوه الى اذا, إذا ارجع افتقاء الله تعالى بالنقائص الى اراده الله هذا غير فيهم ما هذا اقبح هو لسه شيء اقبح عذو عذو عذو الانتصاف بالنقص الى الاراده لسه اقبح من عذوه عزو عذوه الى غير الاراده أخضح لأنه طار في هناك أن الله سبحانه وتعالى أراد لذاته النقص ليس أنه النقص عرض عليه غصبا وجبرا عن لك لو انت قلت أنه يمكن هيك لقوانين الوجود يقول بعض الناس أو إلى آخره يلزم أن يتصف الله تعالى في بعض الأحيان بالنقص لو مثلا قلت حاشا وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لكان لو كل أهول من إنه يقول الإنسان نعم الله يريد أن يصف ذاته هذا فشي أكبح والله أعلم <تصفيق> نفس الكرة يلكن هم لو أنك أنت تطبقهم لو قلت له أنت يجوز برباش ولكن على على الله تعالى بيحكي لما لا يجوز تذكر مثلا لأن اتخاذ الولد اتخاذ الولد على الله في كل الآيات قال تعقب الله تعالى لو ورد الله سبحانه وقال اتقب الله ورده سبحانه إيه يعني سبحانه تنزها عن كمير عن الله إذن مجرد اتخاذ الولد نقص فإن يجي واحد يقول نعم لو شاء لقعد هذه مشكلة هذا فيه مشكلة في عقلك. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يتخذ نقصا لقعد تصير معنا هذا الكلام فهي إشكالية عندك لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا بمعنى إنه يعني يفضر عنه على سبيل الولادة بما أننا سوف نتسلم إن شاء الله في آخر الدرس على سورة الإخلاص أيضا برؤى من سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يعني يتخذ ولد معناه أنه له أولاد اضعم الملائكة وضعم بعضهم أنه عزير أو إلى آخره على اختلاف إهوائهم وشهواتهم فكل هذا نقص الله تعالى نزه نفسه عنه فلا يجوز أن يقال أنه لو شاء لفعله لا يقبل هذا الكلام أصلا لو سلمت أنه وسلم الحركة والانتقال من محل إلى محل في حد ذاته نص، لأنه لا يتم الانتقال من محل إلى محل إلا لهدف ذكوا وهذه نعم، وهذه الغاية تقتضي أنه أقل ما فيها إن تكون في المحل الأول على قطة معينة وفي المحل الثاني على قطة معينة، هل المحل الثاني مستوي بالنسبة إلى المحل الأول؟ الأقل إنه لا يستوي، إلا لو اتوى لما ذ منه إليه، يصير عبث. إذا أقل شيء يلزم هذا أقل شيء وسوف نتكلم على ذلك لاحقًا إن شاء الله أقل شيء يلزم من تجويز الحركة والاستقامة من محل مح إلى محل هو كونه في المحل الثاني على حالة غير الحالة التي كان عليها في المحل الأول فهنا حالةين الحالة الأولى والحالة الثانية هل كلاهما نصف؟ هل كلاهما كمان؟ هل واحدة كمان واحدة نصف؟ يستحيل أن يكون كلاهما نصف كمان ويستحيل أن يكون كلاهما نصف أيضًا. ليش لا هو مستحيل ليش لأنه لا بد من وجود تفاير بين الحالة الأولى والحالة الثانية ولا لتحرك الحركة أصلاً ومستحيل أن يكون الحالتين مط لأن إحنا الفرد أن الله سبحانه على كامل حتى هو بيقول الله على كامل فواحد مط واحد كامل الأولى والثانية فعلى كل الأحوال إذا أمور مستحيلة إذا تجويز الحركة على الله سبحانه أصلاً مستحيل ولا يجوز أن يقال إنه لو شاء أن يتحرك لا يسوف أن يقال ذلك لو شاء أن يلد الأورد لا يسوف أن يقال ذلك وارحكي في المسألة لو شاء أن يعدل وقته لأعدى النفسه لا يسوف أن يقال ذلك أيضا كل هذه هي عبارة عن مستحيلات عقلية والمستحيل العقلي لا يمكن تزويضه بالإرادة ليس لأن الإرادة لا تتعلق بالمستحيلات ليس لعدم قبول المستحيل أطلا الوجود أطلا ممكن أن يفرق فبالتالي العام هو ان يعرف ويعتقد أن كل كمال هو واجب لله تعالى والتصنيف انه يعرف ويعتقد بالصفات العشرين الواجبه يعرف ما يستحق في حق الله تعالى يعني باستيفاء العشرين الواجبه مثل مثل مثل القدره الوجود الوجود القدرة. البقاء والبقاء الى اخره هذه الصفات العشرين كما سوف ياتي عرضها ان كده هذا كتابت الواحد في تفصيلها والكلام عليها طفقه وطفا ان شاء الله نعم الواجب ان يعرف ما يستحيل في ما يستحيل في حق الله تعالى عموما وتفصيلا فالعموم ان ان كل نقص فهو مستحيل في حق الله قال المقابله الواجب معرفة. ويعرف ان كل تناقض فهو واجب هنا يجب ان يعرف ما يستحيل عموما وتفصيلا فالمستحيل على وجه العموم هو ان يعرف ان كل نقص يستحي تموذه لله سبحانه وتعالى نعم والتحقيق والإعتقاد بأضاب الصفات العشرين الواجبة نعم وينظمه أن يعرف ويستقبل أن لا يجوز في حق الله أن يسأله أضاب الصفات العشرين قلنا من الصفات العشرين القدرة من القدرة العجز القدرة القدرة العجز يجب عليه أن يطلب القدرة ويجب عليه أن ينفي العجز أما لو واحد قال أنا أطلب القدرة ولكن يجوز أن يكون عاجزا هذا إنسان إلى شاء مثلا أو حتى لو لم يشاء فذا الإنسان لا يعرف لم يتحقق في نفس علم التوحيد بالضبط يجب عليه الإثبات والنفي لكي يتحقق العلم البرهاني اللي هو سميناه يكون طردا وعكسا إثبات الشيء ونفي ضده مش إثبات الشيء والسكوت عن, عن ضده ليس لأنه المطلوب في علم التوحيد هو العلم البرهاني العلم الذي لا يطبع لا يمكن ان تأتي عليه صبح ولا تزاد ولا يمكن ولا امكان لذلك اثبات الشيء ونفي عدمه من اثبات الشيء والسكوت عن عدمه عن خلاف عفوا نعم فمثل المستحيل هذا يشرق في ملاحظه الادواته لانه لا يمكن ان تم في اري مثلا العجل. نعم يعني يلاحظ في اثبات القدره في بلا شك بلا شك لانه لاحظ النفي نفي نفي القدره يعني عطول إثبات القدرة ونفي مقابلها مقابلها كلمة مقابلها قمر إذافي لا يمكن تحققه إلا بتطور القدرة يعني بإثبات القدرة فإذا يجب أن يتحقق الأمران إثبات القدرة لأن أمر وجودي قد يعني إحنا بنقول قد يعني بناء على الاستبعاد أن لا يراحي الإنسان مفتوض العجل ليس على إنها أمر وجودي. ولكن بنقول أيضا أنه يجب عليه أن يتجد القدرة وينفي ما ينافيها كل ما ينافيها مش ما فقط يراقبها كل ما ينافيها شوف المسألة كل ما ينافيها ينفي فإذا كلمة ما ينافيها أو ما يضعبها أو ما يخالفها هذا أمر إضافي لا يمكن تطوره ولا الكلام عليه إلا بتطور شبوط الخدرة يعني بالتطبيق لشبوط الخدرة إذن هذا الأمر يجب أن يكون متحققين ولذلك إحنا نقول يشترك هذا الأمر اللي هو إج الشيء الشيع ولتي ما يخالقه ليش لگم يتحقق العلم البرهاني وليس مجرد العلم العادي اليقين الثقر اللي هو طردم ايش يعني طردم اتبع الشيء وعكسا ينفي ما يخالفه طردم حكسا هذا هو العلم المطلوب في علم التوحيد اما العلم المطلوب في الفقه مثلا ليس العلم المطلوب في الفقه هو العلم البرهاني غير تبضم ما تبضم لاحظ كيف الإمام الشافعي كان يقول طبعا في الأمور غير قطية كان يقول قولي صحيح يحتمله القطع إذن هو اشترط فقط في العلم العلم العادي وليس العلم البرهاني اللي هو الطب إجعل الطب إثبات الشيء وعدم باستحالة تجويد النقيم قال وقول غيري خطع عندي يحتمل الطبع إذن هو اشترط فقط العلم العادي فقط أما في علم التوحيد يجب اشتراف إيش؟ العلم طربا ونص أ... أ... أعظم يعني العلم البرهاني أمر وجود شيء مصدوم وجود هذا سأريه هادة... نأتي له بعد قليل ف... فالأمون فالأمون إن شاء الله. نعم. أن يعتذر عن سئل كل ممكن أو تركه فهو جائز في حق الله تعالى في حق الله والتقصير بأن يعتقد العقائد الصريعة لأمور أخرى فإنها جائزة أقل وغيبة شرعة. جميل. وبدأ. نعم. قال والتفصيل الاعتقاد بأضداد الثبات ال20 الواجبه ويلزمه ان يعرف ويعتقد ليش فقط يعرف لماذا قال يعرف ويعتقد؟ معناها يعني ممكن لا يعرف يعلم ولا يعتقد حتى يربط إلى ان الاعتقاد هو زائد على العلم لما كثير من الناس يعلمون ولكن لا يعتقدون هو يجب ان يعرف لا طب لماذا قال لماذا لم يقل فقط يجب ان يعتقد لما تكلفنا طب لانه احنا عاوزنا العلم أوجبنا العلم فقال يجب أن يعرف ويعتقد حتى يكون على المذهب الصحيح يجب عليه أن يعرف ويعتقد أوكي. نعم في... بما يجوز في حق الله عموما ومصطيلا ما هو أرجاء في حق الله كل ممكن كيف يعني كل ممكن ناحب كيف المسألة هذه مسألة بقيفة جدا لما نقول أن الله تعالى إيه... تستحيل عليه مستحيلة وتجد له واجدة وتجوز عليه بعض الأشياء كيف يعني تجوز عليه؟ بعض الأشياء عرفة ملتحيلات اللي هي الصفات المناثية والمخالفة للصفات الواجبة والواجبات هي صفات أيضا هواتف كيف المسألة إذن كل الواجبات فهي صفات لله وللذة وكل الملتحيلات هي منافيات للصفات وللذة طب ما الجائزة إذا نحن شملنا في القسم الأول وفي القسم الثاني الصفات والذات ما بقي؟ في؟ الأفعال, الأفعال. فهوللا لأن التوحيد لا يتم إلا بثلاث بثلاثة أركان الذات والصفات والأفعال إذا قلنا بأنه ذات الصفات والذات واجب أو مستحيل يعني يتعلق به حكم الموجب والاستحالا لا يوجد ما صفاة جائدة لله سبحانه وتعالى كيف المسألة لا يوجد لله صفاة جائدة عليه بل كل صفات الله هي واجبة الله ولكن لله سبحانه وتعالى انه صفة يعني يدوج ان وجودها احيانا وجود انتفاءها لانه ايه معنى الزائد كما قلنا ما لا يتصوروا العقل وجوده وعدمه او ما يقضي في العقل الوجود والانتفاء لذاته هل يمكن ان يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة ممكنة او جائزة يتصف ايه معنى يتصف يكون بذاته يتصف يكون وصفا له كتابه بيكون هو طبعا 100% اذا اذا قلنا الاحكام ثلاثة الاستحالة وال والوجود شملت ايه على الذات والصفات طيب الكلام على الامكان هل يمكن ان نهول نحكي بعض الامكان متعلق بايه هل يجب ان نقول ذلك لا طبعا لا 100% لا يمكن لو لو قلنا الامكان يتعلق ببعض الصفات فلازم لأ على ذلك ان نقول إن بعض سفرات يمكن أن الله تعالى يتصف بها أحيانا ولا يتصف بها أحيانا أخرى وهذا مستحيل يعني يتصف ضدها ضدها إنه نفيها يتصف ضدها وكل ما ينافيها شاهدوا هذا مستحيل دليل ارتحالته هو نفس الدليل الذي طبقناه قبل قليل على الحركة والانتقال بنفس الاسلوب لأنه نحن نلتز من الدليل ينتظم من في كل الأشياء في كل المقامات في كل الأحوال لأن الدليل يجب تربع الدليل يجب تعميمه في كل ما يقبل التبق عليه اما اذا كلنا لا احنا بنطبق الدليل في هذا الحال ولا نطبقه هنا سوف يصبح هوا شوف كيف هذا هو للهوا ونقض الدليل يصبح هذا كثر للدليل شوف كيف هذا يصبح شك في الدليل اما اذا قبلنا الدليل يجب ان نقبله ونطبقه في جميع احواله في جميع مطابقه الآن ما يوجد في حق الله سبحانه وتعالى إذا هو ثبت إنه ما يوجد في حق الله هو الأفعال هل الأفعال قال فالعُبُورُ أن يعتقد أن فعل كلٍّ لهم من واقع أن فالعُبُورُ يعتقد أن كل ممكن أن فعل كل ممكن إذا الممكنات متعلقة بالأفعال هل يقال إن الأفعال تفتي لله سبحانه وتعالى هل يقال ان الافعال افتات لنفس الذات ومبادئ الافتات واديله تعالى لا يمكن الكمبيوتر بالضبط ومبادئ ان كل الافعال جائزة اذا لا يستحيل ان تكون اي فعل صدق لاحظ كيف المساله اذا قلنا كل خطه هي واجبة لله وكل فعل جائزة فلا يستحيل ان يكون اي فعل صدق اذا الله سبحانه وتعالى لا يقتصر في وهذا هذا الكلام اللي إحنا نحتيه يعني يعني يوضا الآن لا تستطيعون مدى خضورته ودقة ولكن هو حقيقة حصول علم التوحيد تنبني عليك حصول علم التوحيد تنبني عليك لأن كثيرا من الناس يقولون الله سبحانه وتعالى يتطف بأفاله إيش ليتطف أي تقوم فيه أفاله نعم على فكرار الكلام يجب أن يكون فيه تقوم تقوم فيه أفاله تقوم فيه أفاله هذا فعل من أفعالي وماذ ما واحد منكم غير متعقل وغير غير مقبول على تعاقلها يعني ولا ولا هذا فعل من أفعالي اليد حركة اليد فعل من أفعالي قام فيها ولا قام فيه في ال بس ما عند في أنفقه إذا هو لما نقول إحنا فعل من أفعالي فرد لي إذا هذا الفعل قام فيها لم يكن ثم قن طبعا لما أحرجت إيري في هناك شيء بعث يبعثني على حركة اليد هل أنا أكمل مني حال حركة اليد ولا, ح... ولا عدم حركة اليد؟ <تصفيق> واحد من الأمور طيب لو كان اثنين كمال لو كان اثنين كمال هذا الكمال هل كان منذ الأذل أم هو هذا؟ شوف كثم إذن منذ الأذل لم يكن كل كمال ممكن حصل عليه ممكن واحد يحكي طيب هذا الكمال لم يكن ممكنا في الأذل ثم صار ممكنا في ملازل طب من الذي زود كونه ممكنا في الملاذة يعني في هذا, في هذا الزمان الـ الـ الـ الـ الآن لأن هناك في شرط من سرط تتحقق إذن اتفاق الله سبحانه وتعالى ببعض كماله صار موقوفا على إيش على بعض أخياله إذن على كل الاحتمالات اتفاق الله سبحانه وتعالى ببعض أخياله أو بجميع أخيال يعني اتفاقه ببعض أو بجميع مطلقة مستحيل على الله سبحانه وتعالى طيب اذا قلنا انه مستحيل، طب لماذا نقول انه ممكن ما زهد الان كانت احنا نطينا اتحالة كونه ايش كفة طب ما ما معنى انه الفعل ممكن نفسه نعم ايش يعني يفعله او لا يفعله ايجادا واعدما طيب اطرال ممكنة لحق الله ايجادا او اعداما مش اتطاطا كما قلنا نتلم في حق بعض المجتمع يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتطفوا ببعض أفعاله كالحركة والنقلة وال... والاستواء جد شموه يعني فعل مثل الجلوس والقعود والصعود والهجوث وغير ذلك كل هذه أفعال الله خساب لله سبحانه وتعالى تكون وبعض القائلين أيضا بوحدة وحيد يقولون أيضا من نفس الباب إن الله سبحانه وتعالى يتطفوا بأفعاله وبناء على ذلك يفسرون قوله جل كل يوم هو في شأنه لان شؤونه افعاله لان شؤونه افعاله وهو يثبت الافعال لان هذه افعال, أفعال الله سبحانه وتعالى هي احوال للذات لاحظ كيف نذهب وحده الوجود اللي بيقولوا لله اطوار وشؤون وتجليات وصور وهذه الصور والتجليات والاطوار والشؤون هي افعال الله سبحانه وتعالى فنقول لهم اين هذه التجليات والصور غير ذاته يقولوا في عين الذات في عين الذات تجلد فيها الذات قامت بالذات إذن هؤلاء يجوزون قيام الأفعال في عين الذات فشابهوا المدسمة من هذا الذات غالة الأمر إنهم نحوا وجود كل موجود سوى الله وحسروا وجودة في الله والمدسمة قادرة هناك وجودات متعددة جدا وسووا بين الله سبحانه وتعالى غيره من المخلوقات في هذا الواقف وهو الاتصاص بالأفعال ولكن أهل السنة ارى توجد مخلوقات الا والله سبحانه وتعالى ايضا موجود بارد وحق ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقتضى لا يقتضى بافعاله لا يقتضى بافعاله يعني كل فعل يفعله الله فلا يزيد الله سبحانه وتعالى كمالا وكل فعل لا يفعله الله لا ينكث من الله سبحانه وتعالى كمالا كل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يوجده الله فلا الله تعالى كمال لا يثيب الله سبحانه وتعالى لا يكتب الله كمالا وكل فعل لم يطعه الله لا ينقض من كمال الله فيعني هذا هذه العباره اللي قلناها الان هي الخلاصه ان الله سبحانه وتعالى لا يستطيق الا وهو انقضه انه ان تكون اما ان تكون كمالا او والفعل إلى قلنا إن يق يقوم بالله فهوا صفة خلدة فإما أن يكون كمال أو نقص إذا قال الله إما أن يكتبه كمال أو يزيده كمال بناء على قول من يقول بأن الفعل يقوم بالله عز وجل يعني يحل في ذات الله وهذا ضاق عند أهل السنة فلا شيء من مخلوقات الله حال في ذات الله ولا شيء ولا يحل الله صلّى علَىٰه في شيء من المخلوقات واضح كيف الكلام؟ ولا على شيء من مخلوقاته ولا بجاذب شيء من مخلوقاته. ولا بينه وبين أي مخلوق من مخلوقاته أي نسبة محدقة بل النسبة الوحيدة هي الخلق الخالقية قول الله تعالى على ويحد يحكي لك كيف تخلق هذا مما يجب أن تؤمن به بالغيب الإيزاب من عدم ورحكي في المسألة تطور الخلق تطور الإيزاب من عدم ليس شرطا في فحة إيمانات أصل إسكال الملحدين وأصل الذي الذين نطوله لله هو ايش تهوجد تطورهم لكيفية نشوء العالم من العدم اطلال ليش ماركس وانجل واليمين وكثير من الناس قالوا لا يوجد اطلا لا يوجد اله لهم قالوا لا يوجد هناك وجود بعد عدم او انه شيء معدوم ثم يوجد لم يتطوروا هذا الشيء اصلا ايش يعني لم يتطوروا قالوا يستحيل ان يوجد اصلا ورشية المسألة وقاكل و... الاتحالة هو عدم قدرتهم على تطوره عدم قدرتهم على تطوره فقالوا انه ما دعم انه يستحيل, لأنه... يستحيل عن لغة في ذاته لانه يستحيل انه تطوره لحظ كيف الوسأل صارت فإذا هو غير متحقق في القارس إذا ما تدعونه أيها المت... المتنسكون بالأديان اللي يسموهم الفلسفات الميتالية وقسموا بمبس... الفلسفات إلى إيه فلسفات ميتالية وفلسفات على دعمهم وقعية أو مادي تسموها. فلسفات مادية. كل الفلسفات الميتالية هي التي تؤمن بالآلهة. فبيقولوا ما تقولونه وما تقولونه أيها القائلون بالأديان من أن هناك موجودا هو الله سبحانه وتعالى. أوفى لهذا العالم بعد أن لم يكن موجودا هذا كله وهم ووو وتداعي منكم شفيف. لأنه لا يمكن أصلا عقلا, عقلا أن يوجد الشيء. بعد أن لم يكن موجودا. كما أنه لا يمكن أن يعدم وبعد أن يوجد شوف كيف المسألة ولكن أهل السنة قالوا بإثبات وجود الله وبإن كان الإيجاد بعد العدم وبإن كان بعد الإيجاد وهذا هو الأطلح لذلك نحن بنقول لكم هذا الكلام اللي نحن بنحكيه بشكل عام هو في الحقيقة أصول علم التوصيل يعني تكون من دون مبالرة لو الإنسان فقط من التكتير الماضيات صاغ هذا الكلام ولم يفهم شيء غيره كفاءة علم التوحيد. كل علم التوحيد بعد ذلك سوف يكون عبارة عن تفصيل وتحقيق لمضاديك هذا الكلام فقط، مش أكثر ولا أقل. إن أمكن نقولها بالتفصيل واحدة واحدة. أما إذا الإنسان فهم هذا الفهم إجمالاً، يكون قد تحقق عنده علم إجمال علم التوحيد. والله سبحانه وتعالى عالم. إذا أهل السنة قالوا الله سبحانه وتعالى موجود. وهو يوجد المخلوقات، طب المخلوقات يوجدها بعد أن تكون موجودة؟ لا، بعد أن لم تكون موجودة. صح؟ وهذا هو معنى الخالق والدار. القائل والدار. الله سبحانه وتعالى يخلق الموجودات ولا شاء بعد أن خلقها أن يعديها. هل استحالة ذلك؟ أم جاز؟ لأن كل فعل نفعله هو ذلك في نفسه. فإيجاز الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوقات بإيجاز الله نفسه. وحال وجودها يبقى وفي المخلوقات ممكنة ولا بالتزامن في نفسها في نفسها ممكنة, ممكنة. ولكن ما دارت في نفسها ممكنة ألا يجوز في ألا يجوز عليها في نفسها أن تهدم مئة في المئة نحن حال وجودنا يمكن أن يختار الله سبحانه وتعالى أن يعجمنا فحال وجودنا أو أو ذلك أن خلق الله سبحانه وتعالى العالم لم يصبح العالم مقيدا لله، لم يصبح العالم واجدا في نفسه، لأن العالم لاحظ كيف هذا العبارة: العالم في حال وجوده مفتقر إلى الله. إيش يعني مفتقر إلى الله؟ يعني محتاج. إيش يعني محتاج؟ محتاج في وجوده، في وجود إيش؟ في وجود الله، ولا في وجود العرب. إذا العالم حال وجوده محتاج. لودوده للإستمرار ودوده إلى يسود الله نقص إلى إيجاد الله وإيجاد الله هو فعل من أفعاله اللي هو معتمد على إرادته وقدرته اللي هو بسمو الإيجاد شوف كيف إحنا نسميه الإيجاد إحنا نسميه إيجاد التوفيق بسمو الإيجاد وبيصير يحكوا مرض مش مشكلة يعني لو يحكوا مرض وإلى أكله وفهمين هذا الكلام وإن شاء الله نكون معظمهم فهمين هذا الكلام وهو يعني العقل في, إشكال في المصطلحات نحن لا نقيم ديننا على مصطلحات وهو فعلا انداز هو فعلا انداز هو حقيقة الانداز هذا ولكن بعض الناس يقولون انه نفس هذا العرم هو مظهر وطورة تجلت بها عين الذات هذا مش انداز بطير هذا مش انداز للمخلوق لانه لا مخلوق. هذا بطير انداز للخالق عشان هيك كل يوم هو فيسان هو رفس فيسان بحفظ ولكن نحن بنقول كل يوم هو فيسان بمعنى ايه يوجد ويعلم يرفع ويفض أفكار في أكاليم ويعبد ويذل وهكذا لا يوجد هناك شيء أذل إلا الله سبحانه وتعالى. قضيت الإمداد مجد صعب قضيت الإمداد من جاء ال يعني التلاط تنصب يعني يعني الكلام كيف تصل الإمداد؟ إحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم. بعدين قلنا انه لما أوجد هذا العالم هل يكون العالم حال وجوده مستغنياً عن عن الله سبحانه وتعالى؟ فقيل يا يهنا أنتم, انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الفقراء الله والله هو الغني الغني. ما في هناك شيء غني إلا الله سبحانه وتعالى. سب كل ما حال وجود العالم بإيجاد الله هل يستغني العالم عن إيجاد الله لا فهو مفتقر إلى إيجاد الله سبحانه وتعالى لاحظت هنا في المسألة مفتقر متقر من تمنا الإيجاد هذا الإيجاد موثifiable لله سبحانه وتعالى هذا يعني إمداد الله سبحانه وتعالى للوجود؟, للوجود هذا العالم أو التقار هذا العالم ونستعب لها هذه هذه هذه المهمة ودقيقة جدا والذي يفهمها ويقعها على إجمالها وعلى تطورها هذا في الحل عنده إشكلات كبيرة جدا في علم التوحيد بصير يفهم بالضبط إيش معنى واحدة الوجود والكشفين وإيش معنى أهل السنة وإيش معنى أنه الفلاتفة المذهب الذي ينسبونه إلى بعض الفلاتف بلأن الله سبحانه وتعالى فقط هو علة غائية يعني أوجد العالم ثم تركه يسير وحده بشيك في بعض الفلاتف فوله اللازف العروضات في العالم في هناك علم ذاتية وقوانين هي التي تحرك العالم والعالم لا يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في بن هذه الحالة هذا كله من ومخالف بعقيا تعلم عشان نقول بعض الناس يؤمنون إيمانا إدمانيا يؤمنون إيمان إدماني ولكن العلم التفصيلي هو العلم الحقيقي العلم التفصيلي هو العلم الحقيقي لذلك إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم إدماني هذا في أنك تنسب إلى الله حن و تعالى إيش الزهلة لأن العلم الإجمالي علم ناطس يعني هو في ظنه علم ناطس العبارة التي قلناها قبل قليل وهي أن الله سبحانه و لا يكتسب شيئا من صفاته بمعنى أنه لا يكتسب صفة من أسعاله لا يكتسب صفة من أسعاله ولا ينقصه شيء إذا لم يقال هذا يستوجب أن الإزاء وش هل هما واجبان لله على الله صمد على أنهم جائزان. جائزان. صح؟ طيب، مين بيقول المماه هي العبارة التي تضار وتوافق هذا الكلام من مثل اللي الطحاوي واحد كيف إحنا ننتقل من التنوقي والرازي والتحقيقات الدقيقة للي الطحاوي الصحاوي كل كلهم في سلك واحد، كلهم بلا استثناء. كلهم يقولون نفس العقوض. نعم. ليست بمعنى ربوبية ولا ولا بعد الخالق الخالق استفاد من الخالق ولا بعد إيش؟ ولا بعد إدارية استفادت من إيش؟ الباري. وعندم في عبارة ثانية. لا ومع الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالد وفي عبارة اخرى لكنها مطلقة آه بعدين في عبارة اياها بعدين لم لم يذب أيها هذه العبارة لاحظ كيف هذه العبارة ذكرها بعد مقدمات ومهذق قال لم يذب لاحظ كيف كثرة و و هذه العبارة قوتها يعني لم يذب يعني الله سبحانه وتعالى بكونهم يعني المخلوقات بكون المخلوقات ايش يعني بكونهم بوجودهم لم يذب الله بكونهم شيئا لم يكن قبلهم مش قبله قبلهم يعني قبل المخلوقات منذ شوف كيف العبارة على وجازتها إلا إنها لخصت كل الكلام اللي كنا نحكين لم يبدد وهذا طبعا هذه عبارة جامعة لكل الأوطار التي تفضلتم بذكرها إنه له معنى الربوغة ولا مربوغة له معنى ال وقبل إحداث ليس بعد إحداث البرية استخارتنا الباري وغير ذلك من العبارات لخطها الإنان التحاوي في هذا المطلس العظيم من مطور أهل السنة قال لم يستفد شيئا لم يستفد بجورهم شيئا لم يكن قبلهم من تفتهم عبارة موجبة ولكنها قبط هذا الأصل فإذا نعم لم يكن قبلهم هم في أنفتته اذا أفعال الله ليت افتساة الله طيب أفعال الله ليست افتساة له بيش معنى إن أفعال الله ليت افتساة بالله معنى أن أفعال الله لا تقوم في ذات الله بس لأنه لو قامت في ذات الله لكان افتساة له وهذا أمر باطب طبعا طب من أين نشأ أفعال الله فيها لوازم لصفاده هي من متعلقات من متعلقات أو تعلقات أسول لصفاد الله سبحانه وتعالى أسعال الله هي عين التعلقات وهذا ان شاء الله توفى نديده توضيحا, توضيحا فيما يأتي قال فالعموم أن يعتقد أن كل فعل أن فعل كل ممكن أو تركه فهو جائز في حق الله هو التفصيل بأن يعتقد العقائية التمعية كأمور الآفرة فإنها جائزة عقلا وواجبة شرعا قال والتفصيل بأن يعتقد العقائد السمعية كأمور الآخرة فإنها جائزة عقلا وواجبة شرعا إيش يعني كأمور الآخرة نقول إيش أمور الآخرة <تضحن> أمور الآخرة <تضحن> ومنها الميزان ومنها الحفر ومنها غير ذلك من؟, من دون أن نتكلف ومن نطور الميزان أتم حجمه إلى أسره <تضحن> في تطوير حجمه شيء ولا صفته ولا شكله نحن نعرف ان, أن هناك ميزانا فهل يستحيل أن يوجد ميزان يجن الله سبحانه فعلا به أعمال لا ليس. يستحيل إذا كان لا يستحيل كان هناك موجب لتأويل الميزان بأن مقول هو عدل الله نحن أثبتنا عدل الله من دون أن نثبت الميزان فلا يتوقف إثبات عدل الله على إثبات الميزان ولكن لماذا لا يجوز أن نثبت بالإضافة إلى عدل الله ميزانا لإفبادات لله على عباده أما أن يقال أنه نحن لا نفل في الميزان لأننا لا نتطور الميزان هل هذا القول اللي هو أيوة هل هذا القول اللي هو نفي الشيء بحجة عدم إمكان تطوره وتخيله هل هذا سائف ما محن أطلب قلنا أنه أعلم الشبه التي وقع فيها الملاحدة والزنادقة اللي هو أنه لم يستطيع أن يتصور الله. فقالوا كل ما لم نستطيع أن نتطور فهو مستحيل. ولهن نشر المذهب الحسي والمذهب التجريبي والمذهب الوضعي. نبني كله على هذا. نبني هذا كله على مثل هذا الأصل. وبنفس الأصل قال المنفخمة لو, لو لم يكن الله سبحانه وتعالى في هناك تورى شبه بيننا وبينه نفتح على وجوده. بنفس الأصل هذا أصل. ولكن هنا نشر عند المنفخمة وهذا نشر عند الملاحدة. لا هكذا بالمسألة قالوا لو كان الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا لا نستطيع ان نتوهم ولا نستطيع ان نتعقل زعلوا التعقل مشروفا بإيش بالتوهم اللي هو التطور وهذا يشابه منهج الملاحدة والكفار وبحكية المسألة ولكن اهل السنة قالوا يجب عليك التصديق والايمان لا الوهم والتطور لذلك قال كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك فهو هالك ايه يعني قال فهو هالك يعني وحده لان كل ما تتطوره فهو من جنس المطلوبات التي حولك وابحكي في المسألة طارة والله بخلاف ذلك معنى ذلك الكلام حتى وان لم تستطع ان تتطور حفيفة الله فهل هذا يكون عذرا لك في انكار وجوده هل يكون عذرا لا طبعا ليس بذلك لانه نحن المأمورون المأمورون نحن بيه بإثباته وتحقيقه هل هو تطور أم هو تصديق؟ التصديق, التصديق لاحظ المسألة صار التصديق وهذا برص القرآن والسمة الإيمان والإيمان هو التصديق وليس التطور هذا هو أصل التكليف وقع أصل, أصل التكليف على هذا المحل أما هي واحد يحكي لي والله أنا كيف حقيقة الله نحن نحكي لكي أخي ماذا نتصور حقيقة الله بذن نتقدر لأنه آآ إحنا غير ملتزم. لا، لا يستطيع أحد أن أن يضيف حقيقة الله. لا والله مستحيلة. نعم صحيح. ناقض خلق الله آدم على صورته. بالإضافة يعني وضع فيه من جن من جنت القدرة شيئا ومن جنت العلم شيئاً وهذا وبعض العلماء رفضت وبعض العلماء قالوا خلق الله آدم على صورته التي هو موجود عليها الآن. شوف كيف هذا استدل فيه بعض العلماء على أن الإنسان لا يتغير شكله. ما نفر التطور بي. نفر التطور على على آدم على اما على آدم على طورته التي أنزله عليها وعلى طورة الإنسان الموجود الآن فإذا الصورة من حيث الصورة ثابتة أو أن نقول على طورته بمعنى على صفاته بمعنى أنه أودع فيه صدرة وعلما وغزة وكلاهما جائز لا إشكال فيه هذا بإيجاز يعني بلا شك يعني كل ما أوجبه الشرع ولا يرده يعني دليل عقلي مرهني فيجب الإيمان به شكرا يا إيه ما أنا كل ما أوجبه أو ورد به الشرع مثل الميزان مثل الميزان ومثل الصراط لا يوجد هناك استحالة الصراط أن يوجد هناك شيء اسمه صراط لا يوجد استحالة فيه ولكن غارة العمر أنه يتوقف إيماننا به على ثبوت وروده بشريعة أما إن يجي واحد يقول الصراط في نفسه التوحيد، لأن الإنسان لكي يهر على الصراط لازم يتعلم السبب مثلا يتعلم يمشي على الحبل هذا بكون الإنسان ما بسخن كيف يتكلم في علم التوحيد، لأن الحديث نفسه اللي ورد في الصراط يقول يمر الإنسان كل بحسب عمله، فإنسان يمر بسرعة البرق وإنسان يمر بسرعة الكذا، وهكذا إذا و إنسان كسرعة الريخ وإنسان يكبر وهكذا، فأي إنسان إذا قال إذا كان حسب زعمه انه يجب على الانسان اللي يتعلم السرك حتى يقدر يمشي على الحبل على, على الصراح شايف فأي انسان يستطيع انه يتعلم السرعة البرق حتى يمشي بسرعة البرق مثلا يتم هذا السلام كله إذقاط الوهم والعيادة الإنسانية على ما ورد في الشريعة وإذنان لكثير من الخيور التي وردت فيها, فيها الأحاديث النبوية لا يوجد اضطراب ثابت ولاقل شيء ولا يوجد مفيل عقل عقلا يمنعه من الاقتضاء به والحركه والسرعه والتصاق من على الصوت بموره في فيه وكان افات إن شاء الله في محله هذا كله مقدر بحسب تعامل الإنسان والله أعلم كل نعم <تصفيق> وما تكون فرجل الذي يبصر عليه السر يعني احنا نعرف ان الناس أغلب المسلمين يعلمون هذا ولكن في ناس الطابور لا يجيبون عن هذا نجلي لعدم المعرفة يعني بحسب هذا هو أصل إعتقاده. بالطبع لكن هو أصل إعتقاده بس كل شيء احنا كل حديث في اعمال الآخرين نجي من المخلية إنه لا يتطور. متفق. وهذا مثلا ما في الجنة. في الآخرة عند الله. فإذا إعتقاد المواردين العادية على الحقيقة الإلهية هي أمر باطلا. تقاط الموازين العادية على الحقائق الإلهية هذا أمر مستحيل ممنوع. الموازين العادية اللي اصنعها إحنا البشرية. نعم. على الحقائق الإلهية يعني الغور التي أخبرنا الله تعالى لذلك والإفعال هذا أمر مستحيل وممنوع لأنه يلزم التشبيه. هذا هو عين التشبيه اللي بيسموه حكم خياس الغائب على الشهد راح او لاحظ نعم كم يا شيخون ويلدمه شرعا ام يعرف مثل الاقسام المتفضمة والتي هي الوجوب والاستحارة والجواب لحق الرسل ونجدهم الانبياء لأقل الرسلي ومثلهم الانبياء مثلهم لان كل رسول نبي ويجب له الصدق والامانته والتبانة والتبانة والتبانة ويجب للرسل لتبات التفريغ والاستخير في حقهم الكذب والخياره والزمان والزفلة والبلق ويجب والبله ويجب في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مرافقهم العلية زميتا إذا كما أن الشهادة تتألف من قسمين الأول يتعلق بالله سبحانه أخره الله إلها إلا الله ويعني تقريبا لخصنا مجمل معنى الأنوهية في الكلام السابق فقريبا يعني ذكرنا بعض أهم ما يتعلق بصفات الله والرسعارة بالقسم الأول الذي كنا نتكلم عليه كذلك يجب على الإنسان أن يعلم القسم المتعلق بالأنبياء وهو أن مجملا قال يجب عليه أن يعلم في حقهم ما يجب وما يستحيل وما يجبه طويل ما يجبه في حقهم إثبات إيش السوق لهم والأمرانة عليهم والذكاء وغير ذلك من الصفات، ومثل الصفات الواجبة في حق الانبياء هي واجبة في حق الرسل ليش لانه كل رسول نبي يستحيل ان يكون هناك رسول غير نبي فانحنا هذه الاحكام اثبتناها للانبياء مثل الرسل للانبياء مش بقيد كونهم رسلا لا بقيد كونهم انبياء فيندلس في ضمنهم الرسل صلوات الله تعالى عليهم قال لأن كل رسول النبي ويجب لهم السكر والأمانة والفطانة الكبريات كبريات التي تجد للأنبياء وطوف نتكلم بالتفصيل على كل من هذه الفثات قال ويجيب للرسل إثباث التبليغ إثباث التبليغ يعني إثباث تبليغ ما أمره بتبليغه إثباث تبليغ ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه للناس قال ويستحير في حقهم الكذب مقال الصدق والخيانة والكتمان والرفلة والبلع الغفلة والبلة مقابل ايه مقابل الفطمة مقابل الفطمة يعني ما انك برا الا انك كذوب تجزمع تطبق دايم ماذا ماذا ماذا يعني الغفلة والبلة يعني انه يجب ان يكون النبي ركيا فطنا لأنه مبلغ والمبلغ يجب عليه إنه يكون عارف ب بأدوات الناس ويجب عليه أن يعرف كيف إنه يناقش ويجادل ويخاصم ويدق ويطمين الأدلة ولا يلتف هذا الفعل من واحد غير ذكي وغير فاضل صح لذلك كل الأنبياء كانوا أتقياء وكلهم كانوا فطمين وكلهم كانوا في في أعلى مستوى من الصفات البشرية. قال ويجود في حقهم الأعراض البشرية مايش يعني الأعراض؟ أمراض الذي يعرض على البشر من حيث أنه البشر, البشر. والمشي في الأسواق هو غير ذلك لأنه هذا غير مستحيل أن يكون ال ال ال الواحد رسولا ونبيا وفي نفس الوقت إنسانا يوم مستحيل هذا جائز فمعتون لهم أمرياء إلا أنه لا تلغى عنهم صفات البشرية لا تنفى عنهم ولا تلغى صفات البشرية التي لا تؤدي إلى النقص في مراتبهم العالية التي لا تؤدي يجب يجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى مقص في مراتبهم العالية. يعني إذا كانت هناك صفة تؤدي إلى النقص في مرتبة الرسول كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله لاحقا هذا لا يجوز أيضا إثواته للرسول ولا للنبي نعم بعض ما يجب لله عز وجل وعز وقلنا بعض ما يجب لأن كمالاته تعالى لا نهاية له. ولم يكلف الله بمعرفة جميعها تفصيلا لأنه من تكليف ما لا يقاف قال تعالى لا يكلف الله بسا إلا وسعها تترك التكليف, التكليف بذلك, بذلك. فضى منه تعالى نعم تترك التكليف بذلك فضى التكليف يعني يجب أن تترك طيب تصير فضى يعني حتى لو على التكليف تصير فضى بس بصير أنا فضى فضى اريد ان لك الكتابه بالطريقه <تصفيق> يعني استلطف قراءه الكتاب وهذا موجود اصلا يقول هذا كل وجه من هذه الرموز زائد يعني يؤدي المعنى ما في استثنى <تصفيق> لحظة لو سمحت قلنا يجب بعض ما وقلنا بعض لانه قلنا بعض ما يجب لله فلنا وعد وقلنا بعض ما يجب لان كمالاته تعالى لا نهاية لها يعني لا يحيط أحدهم بكمالات الله سبحانه وتعالى فالذي أوذبه الله سبحانه وتعالى علينا هو إنما هو معرفة بعض ما يجب له من جناك معينة بحسب ما يليق بنا نحن لا بحسب ما يليق به وهذا دليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اللهم لا اخطي التناء <تصفيق> عليك أنت كما أثنيت أنت على وقتك ايش يعني التناء ذكر المحامل ذكر السفات العالية فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بذات الله سبحانه وتعالى ولا يعلم حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى لأنه لا يطلق العلم بحقيقة الله إلا الله جل شعبه لذلك الله رفع عنا هذا الـ الـ الأمر المستحيل وأمرنا بما نطيقه أمرنا بما نطيقه ونقدر عليه من معرفتنا بأمر لا يتم به افتراض في الشرائع إلا بناء عليه القدر الذي أبرنا به هو فقط ما يتم به ولا يطلب بناء الشرائع عليه والله سبحانه وتعالى أعلم نعم ويجب له ويجب له 20 صفا لحظة يا صفا نعم طبعا طبعا حتى يوم القيام لا نعرف حتى مع إثبات كيف هو ما من أتراك من قال لك أن الرؤية هي معرفة الحقيقة أنا أرى ولا أعرف حقيقة أنا أرى فلان وزيد وعنب ولا أعرف حقيقة شبك الرؤية إدراك الحقيقة الرؤية هي زيادة علم بس كانوا خرطوا بين ربنا طبعا لا يضر المطلقا فإن شاء الله في موضع شاء الله <تصفيق> يعني هل يزود إطلاق المهم عندما لا يتوافهم؟ يعني هل المهم لا يتوافهم؟ لا فيه إشكال لأنه يعني لما يقول عددك يا رهيالات الله أو هذا لا يعني لا أعتقد أنه أحد <تصفيق> يعني يتبادر إلى ذهنه حطر الكمالات في عدد معين طبلا عن أنه بعض العلماء قالوا أنه السفاة الواجب لله أيضا محصورة في ذاته ولكن التحقيق أنه كمالاته غير محصورة نعم هو من يقول ذلك هو قطلا والله أعلم غير محصورة كمالات ولكن وقصده أنه عدد كمال الله يعني بحسب كمال الله في علمه فقط والله <تصفيق> على ذلك ولكن نعم هو عالم بها على حقيقتها فإذا كانت حقيقتها غير محدودة فلا غير محدودة فهنا العلم إحنا ما هي الإشكال هنا في ذي في هناك علم وفي معلوم احنا نتكلم عن المعلوم المعلوم هل هو محصور مثلا هل هو فقط قادر وعالم فقط مثلا مثلا إحنا بنحكي. الآن علمك بالقدرة هذا عد لله لاحظ كيك يا شايف رمك علمك بالقدرة هذا فيه عد لعلمك ليس للمعلوم علمك بالإرادة يعني انت عديت كمالات الله ثم أحلت العدد الحقيقي إلى ذات الله معناه انك قلت ليش <تصفيق> بالنسبة لي أو بالنسبة لله وتعالى شوف ذلك أرجع العدد إلى الله إلا نهاية يعني هذا كل نوع من المجالس وبما يعني بعض العلماء يقولون الأصل التحدر من مثل هذا إطلاق مثل هذا اللقب لأنه يوهم الحسر ولكن وال... عند بعض يعني عند من لا يتوهم لا يشكروا الله عالم نعم هي هي عينه بالضبط. بلا شك. يعني هذا هو المقصود وهذا هو ال يعني عند العلماء إنه لا نفيذ في شملات الله تعالى اللي هي صفاته. الذي نقبل على ان نعلمها. يعني واحد إذا يحكي لي هل يستطيع واحد أن يثبت لي أكثر من العشرين مثلاً صفة؟ ويثبت صفات إلى أربعة أكتام نسبية وتنزية ومعاني ومعنوية نبينها فيما يلي الترتيب وفي هذه الأكتام تنازرا نغينه في موضوع نعم يعني هانا ها قال ويجب له عشرون صفة والصفة تطلق على المعنى الوجودي القائم بالموصوب على المعنى الوجودي القائم بالموصوب إيش يعني لما نقول زيد غير عالم ثم نقول زيد عالم هل العلم كمال وجودي ام كمال عدمي يعني هل لما انت قلت زيد عالم نفيت عن زيد شيء ام اثبت له شيء اثبت يعني هو صار اكمل بوصفه بالعلم فهذا هو معنى الكمال الوجودي هذا هو الكمال الوجودي الآن لما تقول زيد موجود منذ الاغل وأبحثي في المسألة أو زيد ليس موجودا منذ الأزل موجود منذ الأزل وليس موجود الأزل هذا إضافة كمال ونقص وجودي أم هو نفي نقص علمي لأنه الذات في حد ذاتها أثنت غاية الأمر أن تقول إنه ليس لهذه الذات بداية أو إنه لهذه الذات بداية ولكن الذات نفسها لم تعتد لم تزل ولم تنقص في إثباتها غاي طلابنا أنك تقول هذا من زمان موجودة وهذا من ليست من زمان موجودة. ترى كيف هذا تسموها صفات سلبية لأنها تسلب أو أيتني نقصا لا يليق بالذات معينة. مثلا لما نقول الله سبحانه وتعالى أزلي قديم قديم يعني إلى بداية لوجوده نفي الأولي عن الله سبحانه وتعالى نفي الأولي عن الله هل هل نفس النفي لاحظ كيف المسألة نفس النفي هل هو كمال نفس النفي مش نفي نفس النفي هل هو كمال نفسه لا ولكن نفس النفي هذا يفتلزم إثبات الكمال لاحظ كيف المسألة نفس النفي هذا يفتلزم عن قرب إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى نفس النفي من حيث ما هو نفي وعدم المحض ليس كمالا ولكن نفي, نفي العدم المحض هو مطلبا لإثبات الكمال المطلق. تقول إنه نفس النفي هو الكمال، بل لأنك لما تقول لا أول له معنى إنه قديم. إيش يعني قديم؟ معناه إنه لا يوجوده أحد، وليس وجوده بداية، وليس يخلقه غيره. وبختب يعني لم يثبت وجوده من غيره. يعني إسم ما لم يثبت وجوده من غيره معنى إنه وجوده بداية، معنى إنه غني. هذا هو الكمال. كيف المسألة المساله نعم اذا والكمال مش كل نقول انه الكمال ليس لله طيب طيب شو الفرق بين الكمال والكمال المطلق جميل هنا في كمال نسبي وكمال محض الكمال المحض هو الذي يجب إثباته لله سبحانه وتعالى اما الكمال النسبي فلا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى إيش يعني الكمال المحض هو الذي لا لا نقص فيه بجهة من الجهات والكمال النسبي هو الكمال من جهة من الجهات كيف يعني ايضا واحد بيقول زيت انسان صح هل من الكمال للانسان ان يأكل ام من النقص للانسان ان يأكل نفس الاكل كمال النقص لا هو تمام يعني انت تدخل كل اله نعم لانه محتاج يعني الاكل نفسه هو كمال ولا انقاط زيادة يعني انت تستفيد فيه ولا بتنقص منه نحن لاحن هذه النقطة اللي حكيتها انا نفس النفس الشيء ولازم الشيء نفس الاكل هو كمال للانسان ولكنه دليل النقص دليل على نقص الانسان لانه لم يأكل الا لانه احتاجة إليه نفس الشيء نفس الأكل هو كهرال ولكنه دليل النقص في السابق للذات, ال... للذات الإنسانية الآن نفس الحركة فعل وجودي ولا فعل عالمي يعني كم ك... وجودي ولا عالمي يعني هل هو فعل موجود أنا بحاول أن أستخدم بعض العبارات قد تتعور عليها نعم ما قال ان تقول اللوازم ولا مش اللوازم بقلك ودوري ولا عربي <تصفيق> بقلك اللوازم على <تصفيق> زمان <تصفيق> ودوري يعني الحركة ليست أمرا معلوما بل هو أمرا موجود يعني يصار إليه متحقق ثالث. طيب نفس الحركة هل هي تنال المقص للإنسان <تصفيق> على الشرار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 أنفتكم عفواً إنه نفس ال ال النقطة هذا فيها كمال إضافي كل واحد منكم اللي قال نقص النظر إليها من جهة واللي قال كمال النظر إليها من جهة هي نقطة لماذا لما نقول العلم مطلق العلم كمال ولا مش كمال؟ نعم. فش ولا واحد حتى نقص صح؟ إذا لا يقتصر في أي ذهن ره... في ذهن أي واحد منكم إنه فيه لهذه من جهات النقص بينما الحياة هي من جهة كمال ومن جهة نقص. شوف كده المثال. فهي كمال اضافي فالكمال الاضافي يعني الكمال الاعتبار النسبي لا يجوز اثباته لله سبحانه وتعالى لان كل كمال اضافي فهو مستلزم لمقسم اضافي شوف كيف المسألة كيف الكمال الاضافي لا يجوز اثباته لله سبحانه وتعالى هو النثبي يعني بالنسبة من جهة معينة كمال من جهة معينة كيف انا لما اتحرك عضوبات التقوى كمال ولا مش كمال هذا؟ كمال <تصفيق> طب ليش تحركت؟ <تصفيق> محاجم لان اصلا بحاجة انه عدارة تقوى. فحركة سبب الكمال الدليل على نقصان ذاتي في الاصل قبل الحركة لا حكي في المسألة فلا يثبتوا فلا يثبتوا الكمال الاضافي الا لمن كان ناقصا نقصا ذاتيا. وارحكي في الكلام طب فالكمال الاضافي هو نقص ذاتي. الكمال الاضافي دليل النقص الذاتي. لأنه بالكمال الاضافي يستكمل ذاته. بالكمال الاضافي يست... يستكمل ذاته. يعني هل إذا أنت مثلا تستطيع أن تقوي نفسك من دون حركة ندعي لأن تتحرك ولكن إذا توقف اكمالك لذاتك على الحركة فطارت الحركة سبب الكمال لاحظ ليش يسميها كمال لأنها سبب الكمال سبب الكمال الكمال اللي كان موجود والكمال اللي مقصود بي سبب الكمال الذي يطلب تحقيقه تحقيق وجوده إذا تحقيق وجوده لمن كان مكتفيا لهذا الكمال ومتحققا فيه لمن كان معقصا لمن كان معقصا إذا الحركة دليل النقص واحد جicks المؤ氣 ali وهذه هي عبارة المتكلمين المتكلمين لما يقولوا الحركة دليل النقص الحركة دليل النقص لأن لا يتحرك إلا من يقصد في حركته إلى استكمال ولا يستكمل إلا من كان إياه ناقصا فالحركة دليل النقص هذه الحركة معنون في حق بعض الناس كمالا بس هي لذاتها هي اسمها لذاتها اللي هي سبب الكمال بس هي لنفس الذات التي قامت بها الذات نفسها ناقصاً. عشان هيك العبارة المتكلمين نفس الحركة دليل النقص دليل نقص المتحرك ورفي في المسألة لفارة فلا يتحرك إلا محتاج لأن الحركة من الأفعال الآلية رأيت كيف المسألة الحركة من الأفعال الآلية إيش يعني الأفعال الآلية يعني هي آلة معينة لا يقص لا تقص الحركة لذاتها بل لما يستقبلها كيف يعني لا تقص الحركة لذاتها بل لما يستقبلها لما يتبع عنها لما يلفها عنها أنا لو لو كنت أستطيع أن أحقق الكمال المرجوع غير بالحركة من غير حركة أنا تحرك فالحركة واسطة آلية لذلك أهل الصنة قالوا لا يتفق الله بالآلات لأن الآلات غير مقصودة لذاتها بل لما يتفقرها وبحكية المسألة ولو توقف ما يتبع, ما يتبع الآلة على نفس الآلة لكان الله محتاجا فاحتياج الإنسان دليله حركته احتياج الانسان دليله في حركته ايش يعني احتياج الانسان؟ تمام اكمله احتياجه دليل احتياجه الحركة مش طلب احتياجه مش طلب الاحتياج نفس الحركة هي دليلها عنه واضح كيف وتطبقها في عقلنا وهذا اللي سنتكلم عليها ايضا لاحقا نعم الاحركة قلت انا من الافعال الالية انها الحركة في حد جاثه غير مقصودة لذاتها. بل تقصد لما يتبعها لما ينشع عنها لما يلزم عنها هذا هو المقصود بالقى مثل بعض, بعض العلوم المنطق النحو النحو هل هو مقصود لذاته؟ لا انت تقصد النحو لكي تستطيع انك تفهم الكلام لكي تستطيع ان تتدلم لكي تستطيع ان تدتم من يتكلم معك لكي تستطيع ان تتدأن من يتكلم معك هناك لاجل النحو هذا علم آلي. المنطق فقط واحد يفهم الأقifa والكذا والمضاق والمشهوم غير ذلك عشان يفهم هذا الكلام ولا عشان يطبقه. هذا هذه الرياضيات علوم آلية. أنت بتعرف الرياضيات عشان تستخدمها. في شيء في الهندسة كذا كذا كذا. أما نفس الرياضيات وبعدها مثلا الرياضيات الغالية. ذا المنطق. هذه علوم آلية كلها. بالقلم آلة لتحصيل الكتابة. واحد كيس في المسألة ما يفي آلات. عقلية وفي آلات مادية في آلات عربية وفي آلات جوهرية. شايف؟ يعني أعيان قائمة نفسها القلم آلة لتحصيل الكتابة صح وهكذا هذا هو المقصود بأن الحركة هي دليل النفس لذلك الحركة نقول عنها هي كمال إضافي يعني إيش معنا كمال إضافي هي تفيد الكمال لبعض الموجودات ومن أراد تحطير الكمال فهو في ذاته إيش فمطلق الحركة لا تكبط لله سبحانه وتعالى مطلق الحركة ليس لأنها كمال إضافي ولا يكبط لله كثفة إلا ما كان إيش يا سيف رؤون اللي حكيت عنه أنت كمال المحض الكمال المحض هو الثالث لله نعم يقول المجسم عن زل سبحانه وتعالى حلم الله إسماء الله ود نعم وقال حسنا سلمان رجاجه مع ماذا عن بره من برهاب فكيف <تصفيق> نفتح هذا النزول؟ الربصاد يوصلونه بأنه تجني وفي الحقيقة يعني هذا ان شاء الله سنتكلم عليه ولكن برضو يعني بالله في السفاة ان شاء الله الاهل السمري يقولوا يعني اطلق المردول على الله سبحانه وتعالى، والذي ينزل في الحقيقة هو الملك في الملك عبوا الملك لما ما ثبت في حديث صحيح هو في, في في النسائي قال يأمر الله ملكا فينزل فينادي فيقول ألا من المستفر رب وane الحديث إلاؤ الذي يأمر الملك الله سبحانه وتعالى كما من يأمر الملائكة بقبض الارواح الله الذي يقبض الارواح حقيقة هو الملك أم الله سبحانه وتعالى ألم يرد في بعض الايات الله سبحانه وتعالى انه يقبض الانفس من باذ انه هو الذي أمر من يقبض الانفس فالهون تفقدني الى المثال الاخر لما تجل الله سبحانه وتجمع وخرمه في طلب في نفس الأطلوب. انا الان يعني بدي تعذرني انه ما بدي اسلم في, في انذلة كثيرة حتى نستكمل بعض القواعد واصلا يعني احد اثبات في لعلم التوحيد هي ازالة مثل هذه الاشكالات ولكن كما لا وقف علي. يعني لا يمكن ازالة كثير من الاشكالات والجواب عليها جواب تحقيقي الا بعد استكمال فهمها يعني مثلا واحد بيحكي الندود المجيد اذا الانسان لم يفهم المجيد الا انه انتقال من المحل الى محل اه في هذا الحالة استحال عنده ان يفهم قوله تعالى واذبت المجيد الله تعالى والملك ثفتا ثفتا الا بانه ينتقل من محل الى محل اذا علينا اولا ان نفهم ما هي المجيد ما هي مصاصيق المجيد هل لا تتحقق الا بالانتقال من محل الى محل ليس هيك اول شيء يجب ان نفهم آليات للفهم لا يمكن للانسان انه يفهم من دون آليات وهذه هي صفة العلم الانساني العلم الانساني مكتسب ايه يعني مكتسب يعني يتوقف اكتسابه على النظر اللي هي الآلات آليات النظر والله سبحانه تعالى الموفق نعم قالوا على ما ليس بذاتم وصفه تطلق على المعنى الوجودي احنا كنا نتكلم على المعنى الوجودي القائم بالموضوع وعلى ما ينتفي غيابه وهذا هو المراد هنا يعني يقال عن الذات كاصطلاح لغوي عن عن القطط هيطلق لغوي بمعنىين المعنى الأول هو المعنى الوجودي القائم بالذات بالمعنى الذي وضحناه يعني فهم ويطلق ايضا على كل ما ليس بذات كل ما ليس بذات فهو صفه سواء كان صفة وجودية أم وصنع كدريا فيطلق على كل ما ليس بداية إنه صفة وكلامنا إنه بعض ما يجب الله سبحانه وتعالى من صفات هو المراد فيه المعنى الأول المعنى الثاني هو المعنى الثاني هنا ليش؟ لأنه يدخل فيه ضمنه في الصفات السلبية أو الصفات النفسية وغير ذلك من الصفات فهو شامل لكل أقسام الصفات هو بحكي الكلام إن شاء الله قال وتلقتي منعا وتقسم وتقسم فصاحته إلى اربعه اقسام نفسيه وتنبيه ومعاني ومعنويه نعم وتظينها في ما يلي بالتفصيل وفي هذه الاقسام تنازع يظينه في موضع نعم طبعا لهذا كميه نفسيه وقلبيه ومعاني ومعنويه شاء الله كل